بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على شابتر الكارديولوجي بس الأول فيه مقدمة بس عشان نفهم يعني إيه كارديولوجي وكده لازم قبل ما تذاكر النظرة بتاع الكارديولوجي اسمع وتذاكر الكاردياكسيد والكاردياكسيد بنقسم لحالتين الكاردياكسيبتون والكاردياكسيد اللي هو وأنا عامل في الاثنين تسجيلين يعني أنا عامل في تسجيل قبل كده اسمه الكارديا سيستم وكمان في تسجيل تاني في الكاردي اكزاميشن هذا علشان بس تفهم المعاني بتاعة الكاردي شيت الكارديو او مذاكره الكارديو عكس مذاكرة الشيت يعني ايه الشيت انت ممكن تبدا تذاكر نظري من غير ما تكون عارف ولا كلمة في العمل بتاع الشيت بتاع الايه الشيت وتفهم وتبقى كويس جدا بعد كده تذاكر الشيت يضيف لك معلومات لكن الكارديو لو ذاكرته نظري من غير ما تذاكر الشيت او تسمعه او تقراه على الاقل هتحس انك انت مش فاهم حاجات كتير ليه لان انا هقول مثلا مايترال ستينوزس هقول ان هو بيعمل مثلا اي حاجة في الاس واحدة تبقى صوتها عالي مش عارف ايه فالكلام ده كله مشروح في الشيت مش هينفع بقى وانا بشرح نظري اقول الكلام ده فهو بعد ما هتلاقي نفسك خلصت الكارديياك شيت والكارديياك الشيت كله يعني اللي هو السيبتوم والاكزامينيشن هتلاقي ان الكارديو بتاعك خلاص تقريبا خلص ما عادش باقي غير شويه حاجات كده في الفارما مع شوية حاجات في الفلت والحاجات ديت حتى الفلت كمان والحاجات ديت مشروحة في الأطفال فيبقى بقى لك موضوعين تلاتة هم دمة النظر بتاع الكارديو نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم في الكارديو هنقول شوية ده اسكمات كده عامة قبل ما نبدأ الكارديو بصفة عامة اول حاجة لما يجي يقول لك تريتمنت في الكارديو لازم تقول في نون فرماكولوجيكال تريتمنت اللي هو ايه يستريح يقلل للحادق في الاكل مش عارف ايه ثاني حاجة هتقول فرماكولوجيكال تريتمنت تبدأ بها تقول مثلا زي بيتا بلوكر اللي هنتكلم عنها في بقى حاجتين انتو دايما بتنسوها في العلاج ودومت بينقصوكو درجات كتير مع انك بس لو كتبتهم اسامي هتاخد درجة عليهم وخلاص اللي هو ايه الكارديا كاسترايزيشن اللي هو الأستر. وكمان رابع حاجة السرجيكال يبقى لما يقول لي اي تريتمنت في الكارديو لازم الاقي نفسي كتبت اربع عناويه مشكلته ان انتم بتنسوا وبتكتبوا على طول الفارماكولوجيكال وبتنقص تقريبا نص الدرجة لازم تكتب نال فارماكولوجيكال تريتمنت تتكلم عنها كلمتين فارماكولوجيكال بعد كده رقم 4 طيب الاستيجيشن عندنا تسعة investigation في كل الكارديو نقدر نكتبهم في اي حاجة نكتب اول حاجة الاس جي تاني حاجة الشيست اكس ريي على الكارديو تالت حاجة الايكو كارديو اللي هو الايكو رقم اربعة في حاجة اسمها الايكو دوبلر رقم خمسة في الام ار اي والسي تي فيه رقم سبعة الكوروناري انجيو جراف رقم 8 الكاردياك كاسترايزيشن اللي هو في القلب سواء بقى نبدأ نشوف القلب وكده واخر حاجة الكارديياك اسكان يبقى اي انفستيجاشن يطلبها مني في الكارديو لازم اكتب التسعه دول يبقى انا كده قلت جنرال تريتمنت وجنرال انفستيجاشن هيجي الانفستيجاشن ثاني بسرعه الاي سي جي اكس راي ايكو كارديوجرافي ايكو دوبلر ام ار اي سي تي كورونري انجيو كارديياك كاستر وكارديياك اسكان اما بقى الايكوكارديوغرافي دوت اهم واحد فيهم لان هو اللي بيبين لي تقريبا معظم الحاجات بتاعة القلب يعني بيبين لي بيقدر يشخص كل الامراض اللي في الصمامات بيشخص لي الانفكتب اندوكارديتز بيوريني كل البريشر اللي موجود في القلب بيشخص الكارديو مايوبا سي واي سيبتال ديفيكت وبيشخص كمان الاورتي كان وبيشخص تقريبا كل حاجة بس اهم حاجة بيشخصها في حاجة اسمها الايجيكشن فراكشن ايه الايجيكشن فراكشن ده الايجيكشن فراكشن ده حاجة بتقيس الكاردياك اوتبوت والإجيكشن فراكشن هو عباره عن الستروج بوليم على الإند دايستوليك بوليم. طبعا ده كلام بقى مشروح كده في الفسيولوجي المصطلحات دي هنقول بس الكلام اللي يهمنا هو الكاردياك اوتبوت بيساوي ايه الكاردياك بيساوي في يعني اصلا الستروك بوليوم. الستروك بوليوم هو الفرق ما بين الاندو ناقص الاندو سيستوليك بوليم. يعني ايه؟ يعني ايه أصلاً سيستول ايه... بوليوم. بوليوم هو كمية الدم اللي القلب بيدفعها او بيزقها في الدقة الوحدة يعني القلب هو ببمقبل بي... كمية من الدم. الكمية ديت هي الايه؟ اللي هو ايه؟ هو الفرق ما بين كمية الدم اللي موجودة في الاند ناقص الاند سيستوليك فوليوم كمان الكارتياك سكان الكارتياك سكان ده تحب نشئ المادة مشاعة وبنصورها بالجاما كاميرا وديت بتبين بقى حجم القلب والوظائف بتاعت القلب وبنقدر نميز ما بين هل في المنطقة ديت فيه اسكيميا ولا لا يبقى اهم فرق في الكارتياك ان هو بيعمل ديفرانشيشن ما بين الاسكيميك area and non-eschemic area طيب في حاجة اسمها ACG with Effort ACG with Effort اللي هو رسم القلب بالمجهود ده احنا نتخلي الإنسان يعمل مجهود سواء على عجلة او على أي جهاز اه موجود طبعا ونبدأ من ايه نعمل اي سي جي بالمجهود طب افرد واحد عنده مطصله تعبانة وزنه تيل مش قادر يتحرك اعمل ايه لازم اديله حاجة تخلي القلب بتاعه يتحرك او يشتغل اكتر فاشنا بنديله ايه اي مريض تو بنديله حقن الو بيوتامين ونبدأ نعمل له اي سي جي والاي سي جي في المرحلة ديت بيبقى اسمه اي سي جي ويز افورد الهارد فيلير الهارد فيلير كموضوع هو النهاية الطبيعية لجميع أمراض القلب لما تنتهي هتنتهي بفشل في وظائف القلب اللي هو الهارد فيلير وده الأسباب بتاعته هي الاندكس بتاع الكاردية كله يبقى أي مرض في القلب ممكن ينتهي بالهارد فيلير طب إيه تعرف بقى الهارد فيلير التعرف بتاعه إنه هو فيلير أوف الهارد تو دو إتس فانكشن ده اي فشل وظيفي للقلب مش قادر يقوم بالوظايف بتاعته يبقى طب ايه اصلا القلب ان هو يطلع فيبقى التعريف بتاعه هو يعني القلب مش قادر يكفي احتياجات الجسم على الرغم من وجود نورمال ما ممكن القلب يكون مش قادر يشتغل نتيجة ان ما بيجيلوش لا هو هنا لازم اقول في التعريف نورمال في ريتير فبيحصل بقى حاجه اسمها كومبنساتوري ميكانيزم عشان الجسم يبدأ يتغلب لكن بتنتهي في الغالب بان القلب مش قادر يطلع كارديياك اوتبوت فبيحصل تيشو هايبوكسيا لان الاكسجين مش قادر يوصل لهم و بيبدا ان القلب مش قادر يقوم بالوظائف بتاعته ايه الاسباب في اسباب بتعمل ليفت سايد فيليير وفي اسباب بتعمل رايت سايد فيليير الاسباب اللي بتعمل ليفت سايد احنا عندنا الاسباب فيه load, load, في بريشر لود فوليوم لود وفي ماسل ديزيز وفي اسكيميك هارت ديزيز البريشر لود في الليفت اللي هو زي الأورتوكستينوزيز طبعاً ده كل الأسباب اللي أنا أقولها ده عناوين لمواضيع أقولها دلوقتي يبقى وتقالف طبعاً في التسجيلات بتاعت الايه السيبتماتولوجي والشي قبل كده فالأسباب بقى في عندنا بريشا الروت زي الأورتوكستينوزيز أو سيستيمي خيبرتينشا في بوليوم لوت زي المايترال ريجير ماسل ديزيز زي الكارديومايوباثي او الاسكيميك هارت ديزيز بالازاز بقى بتاعه الرايت سايد في بريشر لود زي بالمونري امبوليز بالمونري اسف هايبر تنشن والبالمونري هايبر تنشن بيؤدي الى كور المنال في الفوليوم لود زي الاي اس دي في ماسل ديزيز زي الكارديومايوباثي وكمان الاسكيميك هارت ديزيز فيبقى لما يكون عندنا واحد عنده مايترال او المايترالفالف ديزيز بتخف عنه هيعمل بالمونري فيناس كونديشن هيؤدي الى احتقان الرئة. الاحتقان بتاع الرئه هيؤدي إلى بالمونر هايبر تنشن البالمونري هايبر تنشن هيؤدي في النهاية إلى رايت سايدد هارت فيلر يبقى بالتالي معظم امراض الرايت سايدد هارت فيلر سببها في الغالب ليفت سايدد هارت فيلر او نقدر نقولها بصيغه ثانيه ان المريض اللي عنده ليفت سايدد هارت فيلر هيجي له كمان شويه رايت سايد هارت فيلر يبقى الاثنين بعض ليفت و رايت بقى ايه كونجيست هارت فيليج اللي هو الكونجيشن بقى اللي هو القلب الايه اليمين والشمال ايه بدأهم يبوز لاحظ ان الهارت فيلير الاسر بيبقى لايه اكسبت بس لو حصله مايو كاردايكس يبقى غالبا الهارت فيلير لا يرتفع معاه الاسر الا لو حصل ايه مايو طب ايه بقى الكمبانساتر ميكانيزمي لما القلب بيبدأ بقى يبوز ومش قادر يقوم بالوظائف بتاعته بيبدأ يحاول يتغلب على الحكاية دي طب الهدف من الكمبانساتر ميكانيزم انه هو يحافظ على النورمال كاردياك أو تبوز فيبدأ بقى العضلات بتاعت القلب تبقى قوية شوية وتكبر فيحصل هايبرتروفي، يحصل دايلاتيشن في, في الفنتركل في نتيجة البوليوم لود يبدأ الهيموجلوب يبقى كريم شوية فيزيد الاكسجين اكستراكش يبدا يزود الكاردياك اوتبوت عن طريق انه هو يزود الهارت ريت فيزيد فتحصل تاكي كارديا وكمان تطلع مواد بتعمل يعني اتريال نيثرال بيبتايد ديت بتعمل ريجوليشن للايه للأرثيري براد بيشر كمان بيحصل اكتيفيشن للرينيون انجوتينزين كونفيرتينج انزايم سيستم ايه اللي بيحصل ان بيبدأ يحصل الرينين بيطلع فيعمل فازو كونستريكشن فيبدا يز... كأن الضغط يزيد شوية بس العملية دي في الآخر هتبوظ القلب ليه بقى احنا عندنا ان الهارت بيؤدي الى اكتيفيشن للرينين انجوتنسين ال ديستيرون سيستم فيؤدي الى سولت ووتر ريتينشن ويعمل فازو كونستريكشن لما يخل فازو كونستريكشن هيزيد البري لود والافتر لود القلب فده هيؤدي الى حمل زيادة على القلب فبيحصل ريموديلنج في عضله القلب يعني بتبدا عضله القلب كانها تتنزع من بعضها فده بيؤدي الى ان ال... بيحصل more deterioration في ال ventricle function وعضلة القلب بتبدأ طبوس طب ايه الدواء احسن دواء يمنع او يحافظ على عضلة القلب هو ال S inhibitor يبقى ال S inhibitor بنحب نديه للي عنده heart failure لانه هو بيعمل ايه ده بيعمل بيقلل عملية ال remodeling وبيحافظ على ال ايه ال ventricle. طيب انا ايه اللي يدخلني بقى في ال heart ده او ال فاكتور مثلا ان واحد يجي له اريزميا فيحصل مثلا الاف. واحد يحصل عنده سيروتكسكوزيز. او واحد يجي له روماتوك اكتيفتي زي مثلا حالة انفكتف اندوكاردايتس او اكتر حاجة او اشهر حاجة ان هو يجي له شست انفكشن او انفكشن بصفة عامة. كمان ممكن يكون واحد خد انترافينوس فلويد لويت بكمية كبيرة فحصل له بريشر اوبرلوز ان داخل يعتبر كبريسفيتاتينج فاكتور. او بدأ يحصل عنده مثلا حاجة امرجنسي مثلا زي البلمونري امبوليز الحالة بتاعت الأكيوت ليفت هارت فيليار ديت ممكن تكون لهاش سبب اساسي وواحد فجأة يجيله أكيوت ليفت هارت فيليار نتيجة مثلا ويجيله مثلا أكيوت ميكاردين انفرش لكن الكورنيك هو الدوميننت هو ده الاغلب ان هو يحصل الكورنيك هارت فيليار القلب يبدأ يضعف واحدة واحدة واحدة واحدة بدأ يحصل كم ميكانيزم يتحصل بس في الأخير القلب بيذ نفسه لأن هو لما بيصرع وبحصل تكت كوردي وبحصل الريمودلينج بتبدأ الفينترك اللي يبدأ اللي يبوز ودوات الأغلب هو اللي احنا بنشوفه اللي هو إيه الكورونيك هارت فيليج وإحنا في عندنا مثلا لو واحد عنده مايترال ريجيرز المايترال ريجيرز ممكن يؤدي إلى ليفت فينتريكولار والارفيلير الليفت ممكن يؤدي الى مايترال يعني اتنين ايه بيؤدي الى بعض وزي ما احنا قلنا قبل كده ان معظم الامراض بتاعت الرايت سايد هارت فيلر كان سببها ليفت سايد فيلر يعني ايه القلب في الاخر عاجلا او اجيلا الاثنين هيبقوا لهم فايش حكايه ليفت ورايت ديت ما بتهمناش قوي يعني في الشغل لعملي ولا حتى في النظري قوي ده بس ايه ان الحكاية جايه بمراحل فهو في الاخر هيجي عنده ايه كونجستد او بنقدر نسميها بقى في الاخر حاجة اسمها كرونيك هارت فيلنك. هو دوت الايه اللي, اللي همنا طب ايه الكلينيكال بيكتشر بقى اللي هيجي يشتكي بها واحد عنده كرونيك هارت فيلي لو كان السبب ليفت سايد فيليار هيشتكي من السيبتوم ايه قله الكاردياك اوتبوت زي ديزنيس وايزي فاتيج ومسل ويكنس طيب هيبقى عنده كمان بالمونر فينات كونديشن هيشتكي بقى من ديزنيا اورثوبنيا ق اكسبيكتوريشن طبعا احنا شرحين الكلام ده كله في السبتيماتولوجي الصين انا كدكتور هشوف عليه بقى ايه هلاقي عنده تاكي هلاقي عنده الصين بتاعت أوتبوت زي لو بولس فوليوم قله السيستوليك بريشر كمان هلاقي عنده بريفانس وعنده الصين بتاعه البالمونري فينات زي باي لا تختفي وإحنا قلنا في عندنا لما بيكون في البايلاترال فاين بيزال كريفيتيشن ديت معناها ان في احتقان كونجيشن فين في البيزل بتاع الايه بتاع اللنج كمان هنسمع عنده بالساس التيرننت وكمان هنسمع جلوب على الايبكس وممكن ده سبب البالسس التيرننت اللي بيحصل ايه في نورمال fiber وفي diseased fiber الضربة القوية سببها ان normal fiber والdiseased fiber بدأهم ايه يضربوا مع بعض لكن الضربة الضعيفة معناها ان النورمال fiber هي اللي انقبضت الواحد يبقى ديها تعلمهم مميزة جدا اللي هي البالسس الالترنت طب ايه هي الكلينيك البيكتشار بتاع واحد عنده كرونيك رايت سيز هارت فيلير السيبتم قلة الكاردياك اوتبوت زي ديزنيس ازي فاتيج اوليجوري سيستيميك فينس كونجيشن زي سويلين في الـ lower lymph, في الـ right hypochondriam we, uh, طب ايه الصين بقى اللي احنا ممكن نشوفها الواحد عنده right, هنلاقي عنده tachycardia, هنشوف بقى الصين بتاعت ايه systemic venous congestion زي congested pain, lower limb إدمى, enlarged tender liver كمان هنشوف هنسمع S3 على الـ Apex. ده كله يعتبر clinical picture طب ايه الكمبيليكيشن بتاع واحد عنده هارت failure او الاكترا cardiac manifestation يعني واحد عنده القلب باص او واحد عنده هارت failure ايه بقى الحاجات اللي ممكن يجيلي بيها اول حاجة ممكن يجيلي عنده renal failure نتيجة ال pre-renal نتيجة ill-cardiac output نتيجه الادويه اللي انا باديها له بقى يجي لي بقى ايه من الدياوريتكس اللي انا بديها له فيجي عنده مثلا هايبر نيتريميا كاليميا ممكن من كتر الادويه انا بديهها له يحصل عنده لغبطة فيحصل اريزميا كمان ممكن يحصل عنده ترومبومبليزم فيحصل ايه بي في تي وهنا فيه في يعني بروبلم مشهوره بتيجي يقول لك مثلا ايه يعني احداث طبيعيه كده بتحصل ورا بعضها واحد عنده اكيوت مايوكارديال انفاركشن ادى الى اكيوت هارت فيلير فحصل عنده شوك فقلل التينشن فحصل عنده hypotension ضغطه قلل فحصل عنده pre-renal نتيجة pre-renal نتيجة إلة الcardiac out-button الدم اللي رايح فبيحصل عنده acute tubular يبقى ممكن الهارت يؤدي في النهاية إلى renal failure نتيجة إلة الcardiac out الإنفستيجيشن لو طلب ايه يا قلنا في 9 انفستيجيشن يتايقبوا في أي حاجه ايه هو سي جي ممكن بقى نعمل شوية بقى تانية زي مثلا احنا نعمل سيرم كرياتينين سيرم صوديوم سيرم بوتاسيوم نشوف لبر انزيم نشوف الحاجات اللي إحنا بنعملها ممكن كمان إحنا طبعا هنطلب إيكو. هنا مهم جدا ان احنا نعمله لأن رئيس فأنا القلب قادر بالنسبة للتريتمنت بتاع الهارد فلير انا في بس معلومة احب اعرفه لكم معنا التريتمنت بسطحة عامة كده التريتمنت احنا قلنا هنكتب اربع حاجات نان فارمكولوجيكل وفيه وفي سيرجيكال. ده يكتب في كل التريتمنت لازم تكتب العناوين دي بس اشكاية الفارما الفارمكولوجيكل ديت احنا عايزة يعني ايه هتلاقيه مكتوبة في اي كتاب وفي كل الكتب مكتوب الفارمكولوجيكل كل دواء ومكتوب الميكانيزم وفي أكشن مكتوب الصيد في بتاعه مكتوب إزاي بيشتغل مكتوب الجرعة الكلام ده كله يا جماعة ما يهمكش ومش هتكتبه في امتحان هو مكتوب ليه بس علشان تفهم الأدوية بتشتغل إزاي لكن أنت جرست الكلام ده وامتحنت في خلاص في أيام الفارما فأنت بس مجرد إنك تعرف أسامي أدوية وتعرف الدواء بيشتغل إزاي وخلاص لا هي هما الجرعة ولا هي حاجات من دي وحتى لو عرفت أعراض جانبية مش هتعرفها كلها يعني تعرف بس حاجات مميزة هي ذات اللي عشان ما تضيعش وقت كبير جدا وانت بتذاكر في التريتمنت يعني مثلا احنا لما نيجي نتكلم على التريتمنت بتاع الهايبرتينشان انا تقريبا هشرح لك او هتلاقي في الكتب موجود شرح كل ايه الكارديولوجي فارماكولوجي كامل هيتشرح وهتلاقي موجود ده مش هتكلمه في الانتحان ولا هتتساقل فيه ولا يهمك قوي انت خلاص امتحنت على الكلام ده انا اللي يهمني لما تكتب ادوية تكتب على اسامي الادوية والدواء بيشتغل ازاي وخلاص يهمني ولا يهمني اعراض جانبية العامة يعني لو في بس اعراض جانبية حاجة معينة بس اللي يعني عليك عليها هو ده بس عشان ما تضيعش وقت كتير وانت بتذاكر القرد ماشي. اتريتنيت. اول حاجة ده الفرماكولوجيكال سيرابي اه ان احنا هنبدأ يستريح. ليه يستريح? عشان لما يستريح هيزيد الرين البلاط بله فيساعد شغل الدايوريتيكس. كمان الراحة هتحسن القلب وتخليه يستريح ما يبزلش مجود. بس من بتاعت الريس ان هو بقى ممكن يحصل عنده دي بي تي. يحصل عنده يحصل كمان عنده يحصل عنده يحصل عنده نتيجة قلة الحركة. في بقى الضايت والأثر ميجون ميت احنا ممكن بقى نقلل الملح في الاكل ونديله اللي هو بوتاسيوم كلوريد ده بدل ما ياخد سوديوم كلوريد نجد نعمله فلوود شارت فلوود شارت ليه؟ الفلوود شارت دوته هو عبارة عن خمسمائة ميلي زائد بنتديله يعني خمسمائة ميلي مية زائد الفوليوم اوف يورين اللي جابه اليوم اللي فات ليه بقى أنا بعمل فلوود شارت؟ بقلل المية اللي بخش جسمه عشان ا الـ Volume Overload لأن الـ Volume Overload هو اللي بيدخله في المشاكل دي كلها كمان يقلل الأكلات التقيلة ويمنع الألخول ويقلل الوزن الـ Pharmacological البقى هنبدأ أن نضيله Diuretics الـ Diuretics بصفة عامة كل الوظيفة بتاعتها إن هي تقلل المياه اللي موجودة في الـ فتقلل الـ وتقلل الأفطر فتريح عضلة القلب فإنحن بقى عندنا هنضيله صبعا بقى Diuretics بصفة عامة الديوروتكس ديت الوظيفة بتاعتها ايه زي ما قلنا بتقلل البريلود وتقلل الافترلود ممكن ده ندي مثلا بندي فلوزامايد زي اللازكس بيعمل فينو دايليتيشن بيقلل البال مودر بينس كونجيشن وسيستميك فيناس كونجيشن السيازايد السيازايد يعني نبدا نديله بس الأعراض الجانبيه بتاعت اللازكس والسيازايد إنه ممكن يحصل دايابيتس ممكن يحصل هايبوكاليميا ممكن يحصل هايبرنيتريميا ممكن يحصل ديهايدريشن لو اتاخد بكميه كبيره طب إيه استعمالات في الطب بنستعملها في حالات والهارت والبرين والجلوكوما زي بس في حالات ايه بنمنع نزول البوتاسيوم في ما في ولا الرينال ولا البرين ما بتحبش ايه نستعملها ما يعني ما بتحبش نستعمل بس هو الاوزموتيك بريشر احنا بنستعمله في حال اللي بنستعمله في البرين ايديما بس بشرط تكون البرين ايديما ما معهاش هايبر تنشن ممكن كمان بقى في الديجيتالز الديجيتاليز يعتبر ديوريتكس وكمان انت اريثমিক دراج هو بيشتغل ازاي هو الميكانيزم بتاعته ان هو بيزود الكونتراكشن بتاع الفينتريكل وبيزود الكاردياك اوت بوت وكمان بيقلل البينافريترن فهو يعتبر دايوريتكس وفي نفس الوقت يعتبر أنتي أريزمي طب ايه هي الأنتي دوت بتاعت لما تناخده كميات كبيرة اللي هو إيه البوتاتيوم طب لو واحد بقى جاله دجيتاليس توكسيستي هعمل يعني هعالجه ازاي بحاجة الدجيتاليس توكسيستي والله اول حاجه لازم اوقف الدواء وادي له ايه بوتاسيوم هيبدا يستريح طب ايه هي امتى تعرف ان عنده ديجيتاليس توكسيسيتي هلاقي عنده بوميتنج عنده دايريه بدأ يحصل عنده اريزميا هلاقي بقى بياخد جرعات كبيرة من الايه من الديجيتاليس فلازم اوقف الدواء وادي له بوتاسيوم وممكن اديله كمان ادويه أنت اريزميك لو كانت ايه في عنده مشكله في ممكن كمان نستخدم الامايلوفيلين الامايلوفيلين يعتبر برونكودايليتور وبوزيتيف اينوتروبيك وكمان له ديوريتكس ايفكت ده بيبقى ممتاز جدا في الفازودايليتور وكمان البيتا بلوكر الاثنين دولات بيعملوا ايه بيتا بلوكر هنتكلم عنها اكتر في الهايبرتينشن بس الفازودايليتور دوت بي بيقلل البريلود وبيقلل الافترلود فبيخلي القلب يبقى مرتحح واخد ايه الحركة بتاعته بتبقى كويس في كمان بوتنت اينوتروبيك زي الدوبامين والدوبوتامين بيخلوا القلب ينقبض شوية لكن في نفس الوقت بيريح عضله القلب مش بيخليه يعني ان بيزودش الهارت ريت قوي فبيريح عضله القلب ممكن بقى نعمل سيرجيكال تريتمنت هتكتبها بس سيرجيكال تريتمنت مثلا زي ايه اللي هو حاجات بقى ايه اللي هو بقى ندخل قسطره والحاجات ديت اللي هو ايه الكاثترايزيشن إيه في بقى لازم عالج الكمليكيشن الكمليكيشن دوت الرجل ده ممكن يجي عنده تجلطات وكلام من ده فيبقى لازم ادي انتي كواجرانت ممكن يجي له اريزمي يبقى لازم ادي انتي اريزمي اجد ولازم ابدأ احافظ بقى على عضلة القلب بان انا ما خليهش يستريح وينام كتير خالص. لا لازم ابدأ يعمل مجرد حركات خفيفة حكاية النوم صفيحة زي ما يقولوا كده في السرير ديت مشكلة لان بيعرضه للدي في دي اما بقى الحالة الأكيوت ليفت هارت فيليار أو اللي احنا بنسميها كارديوجينيك بالمونار إديمة وذي بروبلم بتيجي كتير في الامتحانات ديت حاجة عنيفة حاجة مصيبة حصلت أو عنيفة نؤديها إلى أكيوت ليفت هارت الأسباب بقى حاجات كلها حاجات عنيفة زي مثلا ايه ليفت زي مثلا زي مثلا انفاركشن عليه مثلا إيه إيه أو أكليوت ميترال أو أكليوت أورت كريجير الحاجات دي كلها متؤدي في النهاية إلى بلموناري إيديم الكليونيكا البكشر هيشتكي بقى من السبب من الفيستاشن بتاعت السبب لو كان مثلا مايكاردين انفاركشن ميترال سينودز هيشتكي منه هيبقى بقى عنده ماركت ديزنيا أورسوبنيا ايموبتسيز ممكن يبقى كمان معاه فروسي بينك بيوتان هيبقى حاسس سنس اوف امبيندينج دث اللي هو الاحساس ان هو اوشك على النهاية او ان هو هيموت هيبقى ماركت الريتابل عمال يتحرك وخايف ان هو يموت هنسمع على اللانج بتاعته بابلين كريبيتيشن وهنسمع كمان رونكاي اولوفر داششيت الانفتاجشن نطلبهالو شو استيكسريه هنلاقي فيه باترفلاي وباسيتي ممكن نعمله كمان إكو هيشخصه على طول أهم حاجة في العلاج يا جماعة هديات علاجها حالة دي حالة مستشفى ما ينفعش تعالجه في البيت الحالة ديات لازم تعالج في المستشفى لازم أول حاجة يقعد تيميستينج بوسيشن ولازم كلمة خصب تلازيش أهم حاجة كلمة لو كلمة خصب <تصفيق> على نفس الدرجة لأنك مش هتقدر تعالج المريض ده في البيت آه بعدا ما متحاول وهنعرف دلوقتي ليه اول حاجة يقعد في السرير هياخد بقى اوكسجين سيرابي بتركيز عالي شوية هنبدأ نمنع الاسباب ونبدأ نعالج السبب لو قدرنا هدي له مورفين المورفين هيبقى المورفين هيبدأ يهديه شوية يعتبر كسديتف وكمان هيقلل الفينوس بريشر كمان هنبدأ نبدي له فيروزامايد الوالازيكس كل الحاجات دي هنطرا فينس على طول وهندي له فينو فازو كمان هنديله نيتروبروسيت هنديله ديجيتاليز وكمان هنديله حاجات بوزوتف بارفول فول انتو، انتروبيك زي الدوبامين والدوبيتامين ممكن كمان بقى نديله امينو فيلين عشان يقدر ياخد نفسه شويه فالادوات دي كلها لازم تتخذ بسرعة لازم كلها تتخذ انترفينس دي كلها لها اعراض جانبية وممكن يموت منها يعني المورفين ممكن يحصل له مشكلة فانا لازم يبقى في المستشفى عشان اديله له نالوبزون لان النالوبزون هو الانتدوب بتاع المورفين بس اهم حاجة في الكارزوجينك بالمونر عديمة لازم تكتبها في الامتحان ان بتسمع bubbling,carbation,ورنكاي all over jesus زاشيس شو في البابلينج كريبيتيشن ورونقاي تمام عنده الاعراض بتاعه ان مش قادر ياخد نفسه كويس يبقى عنده ماركت ديزني اورسوبنيا والهيموبسيس كمان والاسباب طبعا زي ما قلنا بس كلها دي كلها ديت حالة انرجت يعني كلمه في العلاج اللي بتاخد على تقريبا نص درجه كلمه هوسبتالايزيشن السيستميك هايبرتنشن او الهايبرتينشن دوت مهم جدا وده موجود تقريبا في كل بيت في يعني موجود في كل الناس وفي كل بيت ويعني مرض متفشي جدا بالذات في منطقة الشرق الاوسط هو عبارة عن ريزيستنت اليفشن للبراد بريشر ابوف نورمال بس لازم اكون قست الضغط ده على الاقل 3 مرات مختلفة ويكون اللي انا بقيس له الضغط منتال وفيزيكال ريست ولازم يكون في ثلاث مناسبات مختلفة عشان الاقي الضغط بتاعه اقول ان الضغط بتاعه عالي ابدا اشخصه لما يكون الضغط اكتر من 140 على 90 فعندنا نوعين فيه isolated systolic hypertension وفيه diastolic hypertension ال isolated systolic hypertension هو السيستول بس هو اللي عالي السيستول بس اكتر من 140 لكن الدايستول diastolic أقل من 90 وده مش منتشر قوي بس اذبابه زي الاثرس كولوروزي السيروتوكسكوزي الكواركتشن للأورطة الأورطي كريجيرج دي كلها ممكن تعمل isolated systolic hypertension العلاج بتاعها لازم حالج السبب و الأيزوليت تشتغل هايبر تنشن ممكن يؤدي إلى ستروك فإحنا بحب نعالجه إن إحنا نعالج السبب أول حاجة يعني وانس إن أنا عليك تصير تكسكوزز هيبدأ تخطي الضبط، لأن في سبب عمل الموضوع ده، ممكن بقى نديله كالسيم تشانل بلوكر أو الإيسن هيبتور هيبدأ يوطي الضغط شوي. أما بعد دا يشتغل هايبر تنشن هو ده بقى موضوعنا، إذا اشتغل هايبر تنشن إنه بقى الدايس톨 أكتر من إيه من تسعين، هو دوت الموضوع بتاعنا اللي إحنا بنتقول عليه الهايبر تنشن. الأسباب بقى الأسباب اللي بتعمل الهيبرتينشون في عندنا في برايمري أو سنش الهيبرتينشون ده بقى دايما بيجي نتيجة السن وكده اللي هو بقى من 35 لحدات يعني عدل سن بقى ما فيش أي سبب ببقى في الغالب فاميلي هستري ببقى دايما بيأكل حوالى الكلام من ده في بقى نظريات بتفسرها بيقول إن بيزيد إن الرينين سيكريسشن بيزيد فبيعمل فازوكونستريشن أو في ناس بيحصل عندهم زيادة في الأذين الجرند فبيزيد الألوستيرون في كمان ناس بيزيد عندهم السمبثاتيك ديس فبيزيد البلوت بريشر في ناس بقى تانية بيقولوا ان في اسباب بقى مالتي فاكتوريال ثيوري فبيقول بقى ان ديت حاجات كتير بتؤدي في الاخر الى الهايبر تنشن من ضمن يعني المهم ان دي كلها اسباب يعني يعني السبب الحقيقي في البرايمري او الايسينشن هايبر تنشن احنا مش عارفين زي مثلا اللي بيشرب كحول او الاوبيزيتي أو, او في برضو كناس عندهم جينيتك فاكتور لكن السكندري هايبرتنشن سكندري هايبرتنشن ده له سبب وسبب معروف دائماً بيجي تحت سن الثلاثين سنة في الغالب بيبقى رينال أو إندوكرين فلما يجي لك مثلاً ميل عنده 25 سنة وعنده هايبرتينشن أول كلمة لازم أقولها هي إن ده سكندري هايبرتينشن غالباً بقى رينال أو إندوكرين أبدأ أدور على الأسباب زي ما يطلع طب إيه رأيي الأسباب السكندري هايبرتينشن وده سؤال بيجي الأسباب رينال اي مشكلة في الرينا مثلا زي الرينا او بوليسيستيك كيدني اندوكراين زي الكوشنك سندروم الكونسوند ديزيز في كروموسيتومة الاكرو ميجالي الهايبر بارا خيروديز زيارة الانترا كرينيال تينشن ممكن يؤدي الهايبر تينشن كارديوباسكولار زي الكوركتاشن للأورطة البلاد <سؤال> ديزيز البوليسايسيميا بيحصل فيها هايبر بيسكوستي فبتزيد البلوط بريشر تراك زي الكورتيكوسترويد والأورال كونترا سيبتيب والإستروجين ونونسترويد الأنتي الفيلماتيو كلها بتؤدي إلى سولت ووتر ريتنشن فترفع الضغط طب ما هي الكلينيكال بيكتشر لواحد عنده هايبرتينشن كده الكلينيكال بيكتشر ممكن كلها كده نون سبيسيفيك مفيش حاجه تقول ان عنده علاج و... او تشخيص او الكلينيكال بيكتشر بتاعه الهايبرتينشن ان انا اقيس الضغط هو ديت الحاجة اللي تعرفني ان في هايبرتينشن ولا لا لان الاعراض كلها اعراض عاديه خالص يعني ممكن يبقى سيماتيك ما بيشتكيش من حاجة عنده شوية هيدك عنده ايزي فتيج شوية اعراض ما لهاش بالضغط خالص زي كومبليكيشن لكن الثاني اللي انا هقول ان ضغط لازم اقيس الضغط هو ده الحاجة الاساسية وقلت في اياس الضغط لازم اقيسه ثلاث مرات مختلفين في اوقات مختلفة بشرط ان هو يكون من كليوفيزيكال ريست في طبعا بقى على حسب كل سبب من الاسباب بقى ممكن يخليني اشكي يعني مثلا لما لقي واحدة مثلا عندها منفيس وضغطها عالي يبقى ديت خلاص كوشينج صندرو واحد بعمل له انكشن وبالبيشن كيدني يبقى ده ممكن يكون حطيت السماعة على منطقه الفلانك فسمعت بيروي فيبقى غالبا رينال بقى في الاسكولتيشن هنلاقي 1 عالي اس 2 هتبقى عالي اس 3 هنسمع جلوب على الهارت ممكن كمان نسمع ايجكشن طيب ايه هو المالينانت هايبرتنشن اللي هو الرابد لي بروجريسيف هايبرتنشن ده بيبقى الضغط عالي فجاه وبسرعه ممكن بقى يحصل سيريبرال هيموريدج ممكن يحصل اكوت رينال فيلر ممكن يحصل ليفت هارت فيلر هيشتكي من ايه هيشتكي من نفس الاعراض اللي فاتت لكن معاها بقى بالور نتيجة البازوس باز ممكن نعمل فوندس اكزياميشن نلاقي بابلي ديما ده بيبقى مالجنت هايبر تنشن دوت بيرتفع الضغط بسرعة وبيحصل مشاكل جدا طب ما هي الكومبليكيشن بقى الكومبليكيشن هو اورجان دامج الضغط لما بيعرف اي حته هيبوظها فتكتب اسامي كل الاورجان اللي تعرفها وتبوظها هو ده الكومبليكيشن الهارت ممكن يحصل هارت فيلر اسكيميك هارت ديز اي نيورو ممكن يحصل ستروك يحصل هايبرتينسيف انتفلوباسي الكيني ممكن يحصل رينال فيليار الاي ممكن يحصل ركنوباسي ممكن يحصل اه اه طبعا بالاضافة الى بتاعت الانتي طب يا هنعمل في ويقول لي الكاردياك اوتبوت كفاية ولا لا ممكن بقى نعمل فوندس اكزامينايشن لان احنا عارفين ان الضغط بيأثر قوي على العين فبشوف بقى هل في ما قبل ديما ولا لا وطبعا لو كان السبب سيكندري هايبرتينشن فلازم اشوف ايه السبب فمثلا بنعمل بقى ايه يورين اناليزيس من إيس الكورتيزون في حالات الكوشينج سندروم بنشوف حاجه اسمها فينيل ماندليك اسيد في حالات الفي كمان لازم اقيس السيرم صوديوم والبوتاسيوم العلاج بقى علاج الهايبر تنشن وهتلاقوا العلاج متكلمين عنه كتير جدا انت اللي يهمك اسم الدواء او المجموعة بتاعته الميكانيزم اللي بيشتغل ازاي وخلاص ممكن لو صد افكتب هنو ولا حاجة انا هقول عليه قلنا العلاج بتاع اي حاجة في الكارديو هكتب Non Pharmacological Pharmacological Cardiac Casterization uh, وسيرجيكال. Surgical النصة Non Pharmacological اللي هو Life Style Modification طبعا الدرس في الفارما وكل الناس عارفينها والكلام اللي بيجي في التلفزيونات. الراحة ما يقولش حاجات فيها املاح كتير يقلل وزنه شوية يبعد عن الحاجات اللي فيها دهون يحاول يعمل ويت Reduction يبدأ يوقف التدخين يوقف الكحول والكلام الحلو اللي احنا عارفينه كانان فرماكولوجيكا وطلعا بتنسوك الامتحان فلازم تكتب انان فرماكولوجيكا لانه وبقى عليه ذرق الفرماكولوجيكا البقى الديوريتيكس الديوريتيكس الهدف بتاع ان هي بتقلل البريلود وبتقلل ايه الافترلوك زي الصيزات الصيزات هو المعتاد بنستعمله دايما في حالات الاي بارتينش كمان ممكن نستعمل الفروزامايد اللي هو اللازيكس في حالات الاميرج الزبوريون الألكتون في حالات الأ لأن الزبوريون الألكتون الدوستيرون بنحب نستعمله في حالات الكونز ديزيز البيتا بلوكر البيتا بلوكر هي بتعمل نيجاتيف انوتروبيك نيجاتيف كرونوتروبيك تروبيك تبيقلل قلبك أوتبوت تبيقل ال في بقى ممكن نستعمل كمان زي مثلا بروبرانولول في نمسي ليكتيف بيتا بلوكر في أدوية بقى بيبقى ليها يعني زي الكارفيدولول الكارفيدولول بيبقى له فازو دايليتور بروبرتي وده بقى كويس جدا الألفا بلوكر هو وحش ما تستعمله لأنه بحصل رابد توليرنس زي البرازوسين، البرازوسين بنستعمله في حالات الهارت فيليال تنشن من أعراضه الجنبية حدث اسمها الفيرست دوس فينومنى الفيرست دوس فينومنى بيبدأ يحصل أول جرع لما بيخدها بيحصل ماركز بازو دايلاتيشن فالضغط بيقل قوي فممكن يحصل بزيشرة الهايبرتينشن سنتر اكتنج ديراج زي الالفا ميسايل دوبا بنستعمله في حالات الحام في الحمل او في حالات الريزيستنس هايبرتينشن الريزي البين ده اوسخ دواء لانه دواء يعني ما عادش له اي استعمال لانه بيحصل معادي بريشن واكسرا براميزة لانفستيشن ونزل دو وكمان يعني له مشاكل في النيرو مصايب صغيرة عشان كيف يحبش نستعمله خالص دلوقتي الهايدرالازين الهايدرالازين بنستعمله في حالات البريجننسي. بس اعراضه جانبين هو ممكن يعمل سيستوم في يعني ايه اللوباس لايك ممكن كمان له بيعمل تيك كاردي. تكلم بشأن البلوكر ده في دبين والفيرا بيقللهم بيعملوا فازو ضايلاتي شنب جدا. المينوكسيديل بيعمل هايبرت تراي ال يعني ايه البينو دايليتور زي النايترايت ده بقى الحاجات دي بتعمل ايه ارتيريال وبينو دايليش دايليتيشن فبنحب نستعملهم في حالات الاميرجنسي زي الهيباتيك انك فلو باسي والكارديوجينيك بالمونار القديمه اعراضها من الجانبيه ببوط الضغط بسرعه قوي فممكن يخش في هاي بوتينشن والمشاكل دي في الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهيبتور اللي هو الايه انهيبتور هيبيتور الاكشن بتاعه احنا عارفين انه هو في حاجة يسمى الانجوتينسين الانجو 1 بتحول الى انجوتينسين 2 عن طريق الان... الانجوتينسين 2 ده بيعمل فازوس بازم وبيطلع الالدوستيرون فانا لو وديت حاجة انهيبتور للحكاية دي همنع الفازوس بازم والالدوستيرون فانحنا بقى تحب نستعامله في حالات الهايبر تينشن والهارت فيليار والديابيديك تفروباسي وكمان الرينال الهايبر تينشن اعراضه الجنبية انه هو ممكن يعمل دراي كاف والإيس انهيبزول هجماعة مهمة جدا ان هو بمنع الريمودلينج في حالات الهارت فيليار وديها حاجة كويسة قوي. فيه بقى بعد كده حاجة اسمها الهايبوكاليميك هايبرتينشن زي الكونس سندروم والكوشين سندروم والرينال أرترستينوزز التلاتة دمت بيبقى معاهم هايبوكاليميك هايبرتينشن ايه يبقى لما هتا تتكلم على الادويه بتاعه الهايبر تنشن انا بقول بس الاسم الدواء المجموعة بتاعته بيشتغل ازاي وخلاص مش هتقعد بقى لان انت لو ذاكرت كل كلمه في سايد افكت كدوز ك ميكانيزم بقى بعنف والحاجات دي هتلاقي نفسك شطه هيطور منك قوي والحاجات دي احنا ما بتهمناش في ايه في الامتحان يعني هو عمره ما هيجي لك يقول لك اتكلم على التريتمنت بتاع الهايبر تنشن هتكتب 20 صفحة عشر صفحات هديك الكمية كبيرة فانت بس بتعرف الاسم المجموعة Side effect البسيطة والميكانزم البسيطة مش هتتكلم عن كل حاجة بس بس اما حاجة تقول للايه يعني لو جالك هيجي لك نيجي بقى شوية بروبلم في الهايبرتنشن لما يكون واحد عنده هايبرتنشن ومع مرض تاني ازاي اعالج يعني ايه الادوية اللي بدهاله ويهي الادوية اللي ما ينفعش بدهاله فاول حاجة واحد عنده هايبرتنشن وعنده هارتفيلير ما ينفعش اديله بيتا بلوكر ليه لأن البيتا بلوكر نيجاتيف اينوتروبيك وكمان نيجاتيف كرونوتروبيك يعني هيقلله القوه بتاعه الكونتراكشن ويقلل هارت ريت فمش هينفع لواحد عنده هارت فيلر اصلا مش قادر يقوم بالوظائف بتاعته فبنحب نديله فازو دايليتور زي مثلا ال اس ان هيبيتور مثلا وكمان ممكن نديله لازيكس طب واحد عنده هايبر تنشن وعنده سي او بي دي او برونكيال ازمه يعني عنده مشكلة في الشق ما بنحبش بيتا بلوكر خاصةً لو كانت نانس الليكتب بيتا بلوكر زي البروبرانولول ليه؟ لأن البيتا بلوكر بتعمل برونكوس باس بس, بس بنديله بلس بشينال بلوكر واس انهيبتور طب لو واحد عنده هايبر تنشن وعنده ضيابيتس إحنا عارفين إحنا ويحبش نستعمل البيتا بلوكر في حالات الضيابيتس لأن بيعمل ماسك للسيبتم والصيم بتاعة الهايبوكليسيميا وكمان بيعمل هايبر لبيديميا فإحنا بنديله فازو ديليتور زي مثلاً يعني كمجموعه مثلا بلوكر وكمان طيب واحد عنده ومعاه بريفرال ما بنحبش نديله بيتا بلوكر لان البيتا بلوكر لما تقفل البيتا هتشتغل الالفا كما بنحبش نستعمل لكن بقى ممكن ندي او طيب واحد عنده وعنده, وعنده احنا ما بتحبش نستعمل الهايدرلازين لان الهايدرلازين بيقلل الكوروناري فبيزيد يعني نتيجة زيارة الهارت ريال فما بتحبش نستعمله بس منستعمل بيتا بلوكر وكالسيم شانل بلوكر لانهم هيقللوا الهايبرتينشن وكمان بيعالجوا الاسكيميك هارت ديزيز وكمان ممكن نضيف عليهم الاس انهيبتون طب واحد عنده بقى ريميل عندها هايبرتينشن وبرجنانسي هو عا تديها بروبرانولوغي وما بنحبش نديها دايوريتيكس لان الديوريتيكس هيقلل البلاسينكا البلاطفلو وكمان ما بنحبش نديها اس انهيبتور لان هو اطراتوجينيك فبنديها ايه اهم احسن حاجة بنديها الالفا مسايل دوبة والكالسي من بلوكر. البلوكر دمت احسن حاجات طب واحد بقى عنده هايبرتين شانو معاه رينال امبيرمنت ان الرينا الامبيرمنت ده مسلا مشارط يكون رينال صليرة جماعة بس ممكن يكون رينال بس يعني الكلية فيها مشاكل بس. فتبعا من بتحب نديله لازكس اه كمان ممكن نديله بيتا بلوكر كالسوم شان البلوكر ممكن تمان نديله اس انهيبتور بس لازم اخلي بالي من الاعراض الجنبية بتاعت الاس انهيبتور طب لو واحد مثلا عنده مليجنانت هايبرتنشن او اكسليريتد فيت هايبرتنشن ان هو يعني الضغط بتاعه بيعلى بسرعة ده لازم العلاج بتاعه لازم اديله حاجات تعمل ايه يعني حاجات تظبط وتعمل زي من غير ما تغير الأوتوريجيليش. يعني ممكن مثلا في حالات الكريشكا الحالات, الحالات العنيفة بندي هيدرا لازين، بندي دواء اسمه لابيتالول. ممكن ندي أدوية اللي هو زي داينايترا وترينايترا وص وصوديوم برو... نايتروبروسايد. بس أهم حاجة العلاج في حالات الملينام تايبرتينشان اللي الضغط عليه قوي. مش مش إن أنا أنا نزيله بس أهم حاجة إن أنا أشوف إيه السبب يعني the most is possible to give oral drug زي البيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر اللازكس الان هيبيتور بس اهم حاجه يبقى في بيدريست يبقى اهم حاجه في علاج المالجننت هايبر تنشن ان انا اعرف السبب وابدا اظبط الحكايه مش ان انا اديله دواء انا ممكن اديله اي دواء يقوم ينزل له الضغط على طول بس اهم حاجه يستريح وابدا ابحث عن السبب طب لو واحد بقى عنده مالجننت هايبر تنشن وسنه كبير احنا بنفضل ندي له اسينيبتور او البلوكر وما بتحبش ندي البيتا بلوكر يعني طب واحد عنده هايبرتينشن ومعاه ديستوليك والفيراباميس اخر حاجه في البروبلم ان احنا لو واحد مثلا عنده هايبرتينسيف انك فلوسي اللي هو الضغط عالي قوي فحصل عنده الايه الستروك. هو عبارة عن صدم مارك الاليفيشن في باد بريشر حصل معاه ابنورمال سريبرال استيت فبتؤدي الى البرين اديما و عارفين ان احنا بنعالج البرين اديما بالمانيتول فبندلو علاك كأنت هاي بارتين سفزراج احنا بندلو مثلا كابتو بريل زائل او نواقس اللازكس ممكن كمان ندي المانيتول لو كان بقى فيه كونفارجا ممكن ندي دايزيبان لو كان في برين اديما بندي طبعا بتحب المانيتول او اللازكس طيب لو واحد عنده رينال هايبرتينشان يا جماعة رينال هايبرتينشان ده سبب فلو انا عالكت السبب سواء ميديكال او سيرشكل هتختفي عنده الاعراب طيب ايه بقى القيورة بالهايبرتينشان الواحد عنده هايبرتينشان وضغطه عالي قوي بس لو انا عالكت السبب هيخف زي الرينال ارتريستينوزز الكوشنج صندروم الاكروميجالي الكواركتشن اوف اورتا الفيو كروموسايتوم الحاجات دي كلها ضغطه عالي في السماء خالص فلو انا قدرت يعني مثلا ايه واحد عنده اورينا الارترس نوزس والسكه مقفوله لو انا قمت عامل استينت ووسعت الاستينوزس ده ضغطه هيتظبط لو واحد عنده في كروموسايتوما وانا شلت الغدة اللي عامله المشكلة دي يبقى ضغطه هيتظبط فالعلاج بتاعه بعمل كنترول للبلاد بريشر لحد داية ما يعمل العملية اول ما يعمل العملية الضغط بتاعه هيتظبط وهيبقى كويس الموضوع يا جماعه بتاع الهايبر ده من الموضوعات المهمه جدا بس بكررها اكتر من مرة قلتها قبل كده وهعيدها كمان مرة عشان البس الدواء. يعني الأدوية بتاعت المنهج بتاعت الكارديولوجي كتير جدا. كل اللي بيهمني فيها اعرف اسم الدواء اسم المجموعة بتاعت الدواء. مثال على المجموعة الدواء ده بيشتغل ازاي الاعراض الجنبية يعني المهمة. ما ينفعش مع تطول حافظ الدوز وحافظ كل اللي ذاكنز لك مقطعين ثلاثة في كل حاجة. لان الأسئلة جد بتيجي جات إن موري يجي ام سي كيو اكتر لكن عمره ما هيجي لك في الامتحان يقول لك اتكلم على العلاج بتاع الهايبرتينشن كسؤال لان ده مستحيل يحصل لو جينا بقى للاسكيميك هارت ديز الاسكيميك هارت ديز اللي هو قصور الشريان التاجي معناها ان في اسكيميا حصلت في الميوكارديا فمعناها ان في انبالانس بتوين الاكسجين اللي الجسم محتاجه او او القلب محتاجه وحاجه الايه الميوكارديا ان هو عشان يشتغل يبقى الأسباب في اسباب بيقل فيها الكورنري بلاد بلاد فلو نتيجه اي اوبستراكشن او اي حاجه قافله السكه زي مثلا الاثيروسكلروز الكورنري اسبازم الباسكولايتيس الباسكولايتيس احنا عارفين هي بتعمل ايه بتعمل اوكليجريشن في البلط فيز كمان قله البلط فلو اللي فيه اوكسجينيتد زي مثلا حالات الهيبوكسيا والانيميا والهاي بوتينشن او قله الكاردياك اوتبوت بيبقى رغم ان في دم لكن الدم ما هوش كافي نتيجة ايه ان الانيميا والهيبوكسيا بتخلي ما فيش اكسجين كفايه او زياده الاحتياج للاكسجين زي مثلا واحد عنده ليفت فينتريكولار هايبرتروفي نتيجه مثلا هو بقى محتاج كمية اكبر من الاكسجين من اكتر ناس بيجي لهم الاسكيميك <سؤال> كل ما الواحد بكبر في السن الميل اكتر من الفيميل اللي عندهم دايابيتس بسبب الهايبر انسولينيميا اللي عندهم هايبر ليبيديميا نتيجة ان الهايبر ليبيديميا بتعمل ايه اثيروسكلروز بتعمل تصلب في الشرايين الاوبيزيتي قله الاكسرسايز اللي بيتعرضوا للستريس وفي حاجة بتيجي كتير في الام سي كيو الهيموسيستين الهيموسيستين دوت بيبقى ريسك فاكتور من ضمن الريسك فاكتور بتاعه الاسكيميك هارت ديز بالاضافه بقى للسموكينج والمخاطر بقى بتاعه السموكينج اللي احنا عارفينها تغلب بقى في الكوميونتي والكلام ده إنه ممكن يعمل كرونيك برونكاايتيس يعمل انفيزيما ممكن يعمل برونكوفين الكارسينوما يعمل هايبرتينشن حاجات طبعا تقدروا تقولوا اكتر مني في اضرار التدخين بالنسبة للجي اي اضرار التدخين بيعمل بيبتيك السر ممكن يعمل اسوفاجيال كارسينوما ممكن يعمل اسوفاجايتيس ممكن يعمل جيرد بس بيعمل حاجة غريبة ان بيعمل كانسر بلادر الكانسر بلادر من ضمن الحاجات اللي بيعملها ات وممكن يعمل كمان كانسر من ضمن الريسك يعني الكحول الكتير الكونترسيبتيف بيلز إن احنا عارفين الكونترسيبتيف بيلز ده ده لما بتتاخد هي منع الحمل بتسود التجلطات وكده فبتدي كريس ازاي امنع بقى الاسكيميك هارت ان هي تحصل اول حاجة لازم نوقف التدخين ريجولار الوزن يأكل بقى خضار كتير يبدأ يمنع ويقلل التدخين خالص بلاش تدخين خالص وايه ويضبط الأكل بتاعه. طب أيه البرزنتيشن لما بيجي لك واحد عنده اسكاميك هارت تيزيز أول حاجة ممكن يبقى سيمتوماتيك ما بيشتكيش من حاجة ممكن يجي بقى يشتكي من أعراض الانجينا ممكن يجي ماي كارديان بس في حاجات بقى تانية بتجي ككومبليكيشن ممكن يجي بأعراض هارت فيليار يجي بأعراض أريزمية ممكن بقى يجي تصابن لسه نتيجة بقى إنه وبس عنده سيفير ماي كارديان انفاركسن فيموت. في الانجينا بيكتور الانجينا بقى دي هي عبارة عن بيحصل فن ابيزوديك سيندروم اللي هو بيشتكي بقى من وجع ريتروستيرنال وبيبقى موجود برضو كمان في الليفت شولدر بيحس بيهفنست ايه السبب بتاعه ترانزيانت مايوكارديال اسكيميا يعني حصل اسكيميا في في المايوكارديام بس الفترة بسيطة وقليلة بشرط ان ما يكونش ما يكونش حصل كارديياكتشو دامج يعني بشرط ان هو يكون ما فيش اي كارديياكتشو دامج وبيفكت الواحده وببقى كويس بيشتكي بقى من تشيست بين طبعًا قطري محتاجة بتبقى بتتكرر ممكن تؤدي إلى ما يُقال بس هي في الأول الأنجينا بيبقى ما فيش فيها قردي اكتشوه دامج. الأسباب بتاعتها نفس الأسباب بتاعت الإسكيميك هارت الذيز اللي هو إلته البلاط فيلوزي اللي الكورونار ايزبازم فاسكوليت أسيروما أسركيلوروزز أو إلته الكفاءة بتاعت البلاط زي حالات الأنيميا والهيبوكسي أنا ما فيش بوم أكسجين كتير أو زيادة احتياج القردي كمصل زي حالات الليفت تينتركلر هايبرتروفي اللي قلنا عليه. ده في حالات الهايبر تنشن هيشتكي بقى من المريض المريض هيشتكي من شيست بس الشيست له حاجات مميزة ان هو اول حاجه بيبقى ريترو استيرنال بيحس بهيفنس بيزيد لما يعمل مجهود بيقل لما يستريح او ياخد نايترات الانجاينال بين ليفر تو بي لوكالايزد ليفر تو بي ستيتشينج يعني عمره ما هيبقى ده الوجع بتاع البلورة ما يقدرش يستمر يعني يعني بس على حسب طبعا الحاله يعني هو إيه بيروح يعني المرض مش مستمر على طول يعني هو بتجيله الزرحة الصدرية ديها او الأنجينا تقعد معاه مدة وبعضها بفترة ببقى سليم يعني ما هوش حاجه لان هو ترانزينت مايوكارديا اسكيميا ونو كاردييا تيشو دامج ايه بقى الحاجات اللي بتزود او البريسبيريديك فاكتور بتاع الانجاينال البين ان هو يعمل اكيرسايز يتعرض لجو بارد او ياكل هيفي ميل او يتعرض لايه لاحلام مزعجة وكده فممكن يحصل عنده نكتورنيال انجاي يعني وانت بقى بتفحصه في الاكزياميشن هتلاقي ايه القلب غالبا بيبقى نورمالي ولو كان في حاجة بايظه بتبقى بسبب مرة تاني مش بسبب الانجاين يبقى الهارت مستلي نورمال الهارت ساوند هنسمع بقى السفور المرمر اللي هنسمعه ممكن نسمع بقى مرمر بتاع لو كان في حاجة تانية مثببها في بقى ممكن يجب اثر زي بقى اعراض بتاعة الانيميا اعراض الهايبوكسيا اي اعراض الهايبر الانفستيجيشن هنعمل له جي بس هنا بقى في معلومة مهمة قوي انا لو عملت له اي تي جي وهو سليم و احنا قلنا في التعريف بتاع ان هي ترانزيان بتاقي الفترات بسيط يعني هي بتجي لفترات بسيطة فبالبلاد بتجي لفترات بسيطة لو عملت له اي هيبقى كويس مش في حاجة فلازم اعمل له اي سي جي لمده طويله اللي هو 24 اور اي سي جي ويعني و... أبدأ... آه... و... ونشوف الموضوع عرضه المجهود آه... في الغالب الاي سي جي ما بتعتمدش عليه قوي آه... احنا بقى بن ممكن نعمل كارديو اكس كان ممكن نعمل إيكو كارديوغرافي كوروناري أنشيوغرافي نبدأ بقى نشوف الإيس آر والتوتال إكوستيك كاونت نعمل ليبت بروفايل ونشوف اللي هو السير أكتب بروتين والبعد بالشوك الكلينيكال برزينتيشان بتاعت الأنجينا أول حاجة في الستيبل أنجينا وبعد كده في البرينت أنجينا والأنواع دي كلها يعني احنا هي كلهم بيهند لكم تحت نفس البند بتاع الأنجينا اللي بيهمنا بقى العلاج انا العلاج بتاع الانجاينه ده بعالجه ازاي العلاج بتاع الانجاينه اول حاجة في عندنا خطتين في العلاج لما الواحد بيجيله اتاك وان بتوين لازم يستريح نديله ياخد نايتريت سابلينجوال ممكن ان كمان نعمل له وياخد لانه حاسس, of الو... of حاسس هيموت فلازم اديله حاجات ايه يهدأ ويبقى مش طب ان بتوين خلاص الازمه ديت عدت وخلاص عايزها ما تاني لازم اظبط اكله هو يقلل الفات يقلل الكربوهيدرات يقلل الأملاح يمنع التدخين وبدأ يعيش طول عمره على جرعة بسيطة من الأسبيرين علشان نخاف من يحصل له إيه تجلطات وكده خلينا نديله من سبعين من خمسة سبعين لحدت مئة وخمسين مللي جرام بيداي دلو الأطفال ولازم يضبط الحاجات الثانية لو كان عنده ضيق رئوي عنده وعنده هايبرتينشان عنده هايبر, هايبر لبديميا حاجات دي كلها يضبط لكن إن بتوين التاج بقى الدرجة اللي بندهل أول حاجة لازم نديلو نايتريت إما بتعمل فازو ضييلاتيتش يعني ايه الأترون بتعيد بتعمل فينو ضييليتور بيقلل فينس ريتيرن فبيقلل البريوت في حافظ على عضلة القلب. آه كمان آه بس هو من الاعراض الجاية بتاعة النيتريت ان هي ممكن تعمل هيدك فلازم تخلي بالك ايه وكمان ممكن تعمل هايبو تينش احسن طريقة ان احنا تديها له صاب لينجوال صاب لينجوال بيمتص بسرعة هوقة كوي بس مشكلة النيتريت ان هي لما تستعملها لفترة طويلة بيحصل معاها توليرانس ممكن كمان ندي بيتا بلوكر البيتا بلوكر بتبقى هي نيجاتيف اينوتروبيك نيجاتيف كرونوتروبكس فبتقلل الاكسجين كونسومشن وبتزود التايم بتاع الكوروناري فيلينج فدي حاجة كويسة جدا ممكن بقى ندي في عندنا الفرق جينيريشن اللي هو نم بيتا بلوكر زي البروبرانولول ممكن اللي هو الاندرال ممكن ندي سيلكتيف زي الاتينولول ممكن بقى في سيرت جينيريشن بيبقى معاه فازو زي الكاربيديلول طبعا الاستعمالات بقى بتاعة البتا البتا بلوكر في الطب محيه ممكن نستعملها في الكارديو باسكولار سيستم في علاج الهيبرتينشون والانجينا والأريزميا في حالاتناش علاقة بالكارديو باسكولر بنستعملها في حالات السيروتوكس كوزز والترامرز والمايجرين علاج الجلوكوما وعلاج, وعلاج البرتال الهيبرتينشون الأعراض الجانبية بتاعة البتا بلوكر والبتا بلوكر دوات من المواضيع مهمة جدا ب... عرضها اعراضها بتعمل برادي كارديو هارت فيلر ممكن تعمل فيبريشن ممكن تعمل نايت مير ممكن تعمل امبوتنس والسكيت الامبوتنس ديات جدا بتيجي ام سي كيو كمان ممكن تعمل بازمة بس ده في حالات النون سيلكتيف بيتا بلوكر نيجي للتالت حاجة اللي هو الكالسيوم شانل بلوكر كالسيوم شانل بلوكر الاكشن بتاعتها ان هي بتقفل بوابات الكالسيوم فبيحصل ما بيحصلش الفازو كونستريكشن فكانوا بيحصل فازو ال... دايلايشن فعلى القلب بتقلل الانتروبيك بتبقى كانتي اريزميك على البلط بتعمل فيهم كلهم فازو دايلايشن في الكورونا اللي بتحصل فازو دايلايشن ريفرال فازو دايلايشن اما البرونكالتلي فبيحصل فيها برونكو دايلايشن عشان كده هي كويسة جدا من ضمن الاسامي بتاعتها زي النيفيديبين والفيراباميل بس الاعراض الجانبية بتاعتهم ان ممكن يحصل كونستيبشن احنا بنحب نعمل كومباينيشن وانت بتعالج واحد عنده اسكيميك هارت ديز ممكن تديله بيتا بلوكر مع نايتريت ممكن تديله له فيراباميل مع نايتريت ان فيدي مع النايتريت بيعمل تاكي كارديا او هاي بوتينشن فما نستعملهم مع بعض الفيراباميل مع البيتا بلوكر ممكن يعمل هارت بلوك وهارت فيلير وديت اوعى تستعمل الكومباينيشن دي في بقى ميديكشن تانية لازم يعني المريض ياخدها زي الآن تبلتليت بقى لازم ياخد أسبيرين عشان أخفض عليهم من الجلطات لازم أديله أدوية تقلل الليبت في جسمه اللي هو هيبولوبيدي دراج زي الاستاتين لازم أعالج الحالات المرتبطة بالأنميا والأوبزيتي والضيبيك نيجي بعد كده للميوكارد إنفارشن ميوكارد إنفارشن حصل كومبليت استوب للكوروناري بيرفيوجن يعني وقف الدم اللي رايح للإيه للميوكارد فنتيجة إيه أي حاجة قفلت السك في الغالب بتوب أغلطة أو شرومبوس ده يخلي يؤدي إلى إيه هيخل إسكيميك في الإيه الميوكارديا الأسباب بتاعتها كأني بتكلم على الأسباب بتاعة الأنجينا بس بضيف عليها الأسباب اللي ممكن تعمل شرومبوس من الريسك فاكتور الرزك فاكتور نفسه الرزك فاكتور بتوع إيه الأنجين الكلينيكال بكتشر هي دي بنفس الكلينيكال بكتشر بتاعة الأنجين بس هيبقى أنا عايزها شو بيبقى مور سيفير بيبقى أطول برولونج ما بيستجيبش للنيتريت بيحس بانكزايتي اللي هو فير اوف امبيندينج بيحس ان هو هيموت هيموت بيحصل عنده سمباثاتيك ستيميليشن فبيحصل عنده بالور وبيزيد الهارت ريت وبيبقى عنده عرق جزير بس العرق بيبقى بارد بيحصل عنده فيجال ستيميليشن فبيوقع فيه فوميتينج وبرادي كاردييا بيحصل هاي بوتينشن بتيجي بقى المانيفيستاشن بتاعه الكومبليكيشن ممكن بقى هارت فيلر او اريثما اي مريض عدى سن الاربعين وبيشتكي من اي حاجة في البطن او حتى في منطقة الاسنان والفك السفلي لازم تشك ان الكورونار فيها مشكلة. ليه? لان في حاجة اسمها الريفيرد بين اللي هو البين بيبقى في منطقة بس بيعمل ريفيرد في حتة تانية. طيب يعني مثلا لو قال واحد عنده مايوكارديال انفراكشن وعنده دي يبقى ممكن يكون حصل له بالمدري واحد عنده مايوكارديال وحصل له يبقى ممكن يكون عنده هارت فيليير الهارت فيليير ادى الى برمونري اديمه واحد عنده بايكاردي وحصل معاه هارت فيليير ممكن يؤدي في النهايه الى اكيوت رينال طب هل المريض ده يعني ممكن يتلخي وكده هو بالنسبة للباسولوجي احنا ما بيهمناش الباسولوجي خالص في امراض بطنة ان احنا بس بنقول المنقص اللي تهمن فبالنسبة للباسولوجي والاماكن بتاعة الانفاركشة ما تهمناش انا اللي انا بطلبها ان انا هعمل له اي سي جي ال سي جي هلاقي انفرت التي ويف وبنعمل بقى شوية انزيمات زي الكرياتين كاينيز ممكن نعمل كمان ال اي سي تي في بقى كارديا ا سكان ممكن نعمله توتال اكسيت كاونت الاي اس ارها لاقي عالي سي ريكتف بروتين عالي بسبب التشو دامج هنعمل اكس راي وممكن كمان نعمل ايكو الايكو طبعا هيبين لكل كل حاجه العلاج بقى اللي همنا ايه هو العلاج بتاع الميكارد انفلامشن العلاج لو كان المريض ان كومبليكيتد يعني عنده بس ميكارد انفلامشن بس ما عندوش حاجه ثانيه يبقى العلاج بتاعه رست ري اشورنس اوكسجين سيرافي سيديشن انالجيزيك سابلينج وان نايتريت طب لو كان بقى لا يستجيب للحاجات لازم اعمل له ويخش على سي اللي هي هنعمل له 24 ساعة موجود له له كمان ممكن ايفن ان احنا ندي له مورفين لان احنا عارفين ان المورفين بيعمل ايه؟ كمان لازم بقى نعلق له كانولا فيها جلوكوز لازم نديله هبارين وانت بليسلت او الاثنين مع بعض وبحب طبعا نستعمل لوم لوكلار ويت هبارين عشان أكتر, اكتر ممكن كمان ندي دوم بريدون او الموتيليا وبندي اكتروجين وبنممكن ندي كمان بيتا بلوكر طب لو كان ده في جلطة وانا اتلحق في اول ست ساعات وانا عايق اقدر ادوب بالجلطة بندي ادويه بتذوب بالجلطة اسمها سرومبو ليتكس رابي ممكن ندي استريبتوكاينيز ممكن اليوروكاينيز وفي ادويه تانية بتتعمل بالدي ان اي اللي هو ريكومبينانت تيشو بلازموجين اكتيفيتور بس الادويه دي لسه مش متوفرة قوي ممكن طبعا ندي اسبرين علشان امنع الجلطات الجي... الجلطات الجديده لكن الاسبرين الجلطات القديمة يعني ايه ما بيدوبهاش إمتى ما ينفعش أدي سرومبوليتك سيرابي في مريض عنده مايوكارديان فارشة؟ لو كان هيخش يعمل عملية يعني إحنا مثلا هنخش وندخل له عملية أو كان عنده ضيابيتيك ريتينوباسي أو كان عنده يعني ريسينت ستروك أو أي واحد عنده ألرجي من السرومبوليتك سيرابي أو كان عنده ريفراكتوري هايبر تنشن. طب ايه يبقى علاج الكمبيليكيشن ومه اي مشكلة هاتبوز انا وانا بعالج هحاول ازبطه يعني مثلا حصل عنده ليفت ممكن انديله دوبامين او دوبريتامين وانديله كمان ديوريتيكس حصل عنده رابشر بابيلاري مصل الرابشر بابيلاري مصل ده ممكن نخش بقى ونعمله ايه جراحة ونعمله فالب ريبليزمين حصل عنده ايرلي بريكاردائتس بنبدأ اناعالج الايه البيريكاردائتس لو حصل عنده mycardial aneurysm او حصل عنده ريموديلنج احنا بقى ممكن نبدأ نزبط الجرعات بتاعت الدواء وبندره مثلا anti-coagilant anti ممكن بقى يخش ويعمل عملية علاج الاريزمي هنتكلم عن الاريزمي كمان شوية ممكن بقى يجلودي بيتي يحصل عنده بالمونري امبوليزم يحصل عنده late bricarditis البركارديتس بقى دوت لما بيحصل ممكن نعالجه بالاستيرويد بس على حسب الحالة انت بتاخد المريض كله على بعضه حاجة واحدة يعني مش تقاليف حاجة وتسعيل الحاجات تانية بايدة فإفرد مثلا كان هو عنده نزيف او فعنده مشكلة تانية ماينفعش تدلو أجلن. فانت بتاخده باكتج على بعضها عشان كده اول كلمة قالت في العلاج ان انت لازم تحطه فين في الكوروناري كير يونت عشان تقدر تزدطه وكده طب لو كان ده عنده مشاكل اي مشاكل تانية بتحاول نعالجها طيب في بقى شوية علاج بين الدهوله بعد ما يجيله الانفاركشن خلاص هو مريض جيله الانفاركشن وفلت منها وما ماتش الحاجات اللي يفضل ماشي عليها لازم يعمل افويد للريسك فاكتور اللي حصلته يعني يقلل التدخين يزبط السكر يزبط الضغط ياخد نيفيت على طول آه على طول هيمشي بقى على بيتابلوكر ياخد انتي بليكليت ياخد اس انهيبتور لان الاس انهيبتور بيمنع الريمودلينج اللي بيحصل في الليفت بنتريكن اه كمان ياخد هايب اللي بديم الدراج علشان تقلل الدهون ممكن كمان نعمل عنده كوروناري. انجيوغرافي لو سيقينا بقى في اي حتة بايزة ممكن نبدأ نصلح اما القاردية كاريزمية الاريزمية ديتنا يعني هو اللي بيخلي لوحنا نعرفش يذكرها وتلغبط فيها هو الكلام بتاع الفيسيولوجي بتاعها والأي سي جي والحاجات دي فده كله كأمراض بطنه ما بيهمناش خالص احنا بيهمنا كنانك البيكتشار انفسييشن اللي اطلوبها والتريتمنت فبما ان انا عارف اصلا يبقى انا كل اللي باقي لي الكلينيكال والتريتمنت بتاعهم كلهم قريب جدا من بعض بس احنا هنتك على نقطه مهمة هي الاي ال اف للاي اف الموضوع اللي واحد بس هنحاول ايه؟ نهتم بيه بي. ال هو يعني ايه يعني فيه في في الهارت في الهارت ريت او irregularity. في الكاردياكريزم يعني سواء بالزيادة او بالنقصان فلما بتديد بتسميها تاكي اريزميا لما بتقل بنسميها برادي اريزميا اللي احنا نقدر نقول عليهم تاكي كارديا والبرادي كارديا طيب المريض هيجي بقى يشتكي من ايه ممكن اشتكي من بلبتيشن ديزينيس ممكن ايبن صادن ديس وفي ناس ما بتشتكيش خالص بقاء سيبتماني البلبيتشن دوت هو زي ما قلنا في العملي هو الاورنس بتاع الهارت واحد حاسس بايه بالهارت بيت بتاعته الاسباب ان يحصل تشينج في الريزم زي تاكي كاردي او البرادي كاردي في فورسد فينتريكولار زي مثلا في حالات الاورتك ريجير والمايترال ريجير في بقى الكاردي كروز اللي هو واحد سليم بس عنده مشكلة نفسية مخليه يحس بضربات قلب آه هنتكلم بعد ذلك على الكلينيكال بيكتشر او الجينراليس كيميا بتاعت الاريزميا لما بيجي يطلب بصوا في السيولوجي بتاعه احنا ما بيهمناش قوي. احنا بقى الاسباب الاتيولوجي بتاعهم كده يعني كمقدمة لهم كلهم الاتيولوجي يا اما في فانكشنال اريزميا يا اما بصولوجي كالاريزميا وفي ادوية بتسبب الاريزميا واحنا قلنا ان الاريذميا حاجه من اتنين يا اما زياده يا اما نقصات يعني تاكي اريذميا وبرادي اريذميا الاتنين مع بعض بنسميهم اريذميا اللي احنا بنقول عليهم تاكي كاردييا وبرادي كاردييا في فانكشنال يعني ايه فانكشن يعني نو اورجانيك ليج يعني ان القلب سليم يعني normal heart زي بقى الفانكشنال زي زيره الهارت rate او قله الهارت rate السليب او الاتليتكس بيزيد عندهم البيجل تون فبيقل الهارت ريت الانجليزيا الاكزييرجن ال... ال... واحد بيعمل اكسايز البريجننسي الفيفر ياكل يعني واحد بياخد اكلات ثقيله او بيشرب احل كتير او السيروتوكسكوز والانيميا وزيادة الكاتيكولامين في الجسم زي ادرينالين والنور ادرينالين ده كله فانكشنال بس ضروريك يعني في خلل في القلب نفسه في العضلة في القلب بايظه زي الاسكيميك هارت ديزيز روماتيك هارت ديزيز كونجنيت هارت ديزيز كونستريكتيف بيريكاردايتس والهارت فيريا الحاجات دي كلها اي خلل في عضله القلب يؤدي الى اريثما سواء بالزيادة او بالنقصان او ان هو يغير الايه يبقى القلب الكارديا ريزم بتاعته فيها الريجولاريتي في أدوية برده في أدوية بتقلل الهارت ريت وفي أدوية بتزودها الأدوية اللي بتقلل الهارت ريت زي ديجيتاليس كالسيوم شانل بلوكرز زي الفيراباميل والبيتا بلوكر الادويه اللي بتزود الهارت زي الاتروبين والثايرو اللي هو الثيروكسين والفازوديليتور وفي بقى ادوية بتشتغل كثنباس دراج طب ايه هي الكرينيكال بيكتشار باعة بتاعت الاريزميا جنرال كيما كده هنتكلم في اول حاجة استيبتوم لازم اعلق على ثلاث نقط استيبتوم اول حاجة هل في بقى ولا لا هل في الكاردياك او ضبط حصل فيها ايه المانيفيستيشن بتاعت الكوز. فبصفة عامة كده هنقول في بالبتيشن اللي هو ايه الاحساس بالضربات القلب. اللي تلكاردياك اوتبوت. اللي تلكاردياك اوتبوت. ممكن تؤدي في النهاية الى سينكوب. فهيشتكي من ديزنس وديزنيا. بقى بتاعت السبب بقى لو كان روماتيك هارتزيز او اسكميك هارتزيز او كونجينيات الهارتزيز. طب الساين. هذه الحالات لنا كشوفها كدكتور. هنشوف خمس حاجات. البالس لازم اعلق عليه سواء بيقل او بيزيد اللي هو ريجولار ايريجولاريتي او زي حالات الاف البراد هل البراد بريشر قليل ولا زايد بسبب الكاردياك اوت لو عليت او وطير. الكروت ساينس مساج اسف ممكن تبقى بوزيتيف ونيجاتيف الريسبيراتوري ساينس الارزميا النيك بين هل في كانون ويف ولا مفيش اي ويف على حسب كل حاجة لو جينا بقى نعمل لوكال اكزياميشن هنشوف بقى الاسباب سواء بقى كان اي سي دي اي في دي اي سبب مايترال رجج وميترال ستينوز اي حاجه هنسمع اصوات القلب هنشوف هل في تاكي كاردي او في برادي كاردي كل ده لازم تعمل في الانفستيجشن يعني لازم تسال العيان الاول انت بتحس بايه وانت حاسس بضربات قلبك هل بتيجي لوحدها هل بتزيد فجأة؟ هل بتزيد مع المجهود زي ما تكلمنا في الهيستوري بقى هنعمل ممكن نعمل كمان إيكو. ممكن نعمل بقى عشان نشوف السبب زي t 3 4 نشوف وكده العلاج بصفة عامة في علاج بيستخدم الاتاك وفي علاج ان between أتك. يعني ده الاسكيمة العام هناخد بقى الموضوع اللي يهمنا اللي هو الاف الاف ده يا جماعة هو ده اكتر موضوع فيهم مهم الاف بقى هو يعني بيحصل لغبطة في عضلة القلب وبيبدأ يزيد الرزم جدا هيشتكي بقى من البلبتيشن اول حاجة هيبقى ريجولر ورابد وكمان عنده باروكسيسمل او ترانزيانت ممكن يبقى اف او ساينس رزم. بيقل الكاردياك او ضبط ده ممكن تؤدي الى تاكي كاردييا فيقل الكاردياك اوتبوت اكتر وزائد المنيفيستيشن بتاعه السبب الساين هنشوف فيها ريجولار تاكي كاردييا لوك بريشر في الغالب هيبقى واطي شوية ومعها سيفير تاكي كاردييا كاروت ساينس مساج بتبقى بوزيتيف ريزبيراتوري ساينس كارديزميا بتبقى نيجاتيف النيك هنشوف بقى في فينال تالسيشن ومفيش كان ويف لو عملت لوكال اكزامينيشن هسمع الاس 1 هيبقى صوته عالي هلاقي فيه ميرمر على بسبب الهارت ريجيون اللي عمله الإنفستيجاشن بقى هنعمل اي سي جي ايكو الكلام العام العلاج هن ممكن ندي في رابع ميل بيتا بلوكر او إيه. طب ايه بقى العلاج العام يعني بتاع الاريزميا كده بشكل عامة العلاج بقى العام بتاع الاريزميا هو في علاج ديورنج اتاك وان بتوين اتاك وعلى حسب بقى اللونج اتاك احنا بقى بنتكلم بن عنهم على طول كأدوية بشكل عامة في ممكن ندي بيتا بلوكر لنا حافين بطلوكر بتقلل هرتي بتقلص مشان البلوكر، الام يدرون الفينتوين بتقلص مشان البلوكر هي راس قسامي والفينتوين اللي هو أنتي الببتيدات قدرات ممكن اللي لجوا ده بس اللي هو مخدر موضعي بس ممكن يعمل convulsion أو يعمل confusion الببتا بلوكر بنستعمله في حالات الاسترس وال exercises والcirculatory اللي عمل أرزمية الكوليندين ده كنا بنستعمله من زمان في علاج الاتريال والفيتريك الاريذميا وممكن نستعمله كمان في حالات الاي اف الامودارون دوت برود سبيكترام انتي اريذميك دراج يعني احنا بنستعمله في جميع علاجات الاريذميا لان بيقفل الكالسيوم شانل بيقفل البوتاسيوم شانل بيقفل الصوديوم شانل فهو قفل كل السكه فهيظبط عضلة القلب وهيهديه هو الاكشن بتاعته انتي اريذميك دراج والكوروناري فازو دايليتور وده حاجة كويسة جدا ان هو له كوروناري فازو دايليتور ايفكت لان هو هيخلي الدم اللي رايح لعضله القلب نفسها كويس بنستعمله في حالات السوبرا فينتركولار الاكسترا سيستول الاعراض الجانبية بتاعته ممكن يعمل كورنيال في يحصل في مع ال على جد بأن بقى ممكن نعمل بيس ميكر ده بيبقى يعني بنبدأ نزرع بيس ميكر في القلب وبيزبطه في بقى منه انواع في تيمبرري وفي بيرمنت ده هنتكلم عنهم في الجراحة بقى ايه في بقى سلطة في الجراحة هيتكلموا أكتر بقى في الجراحات القلبية وسركات لقون المواضيع ده عندهم مهمة جدا في بقى نان درج صربي لعلاج الاريزميا يعني هالك واحد عنده اريزميا من غير ما يديله أدوية طبعا ده بشرط إنه هو يكون حالة ميل يعني مثلا ايه نبدأ نزبط له الضغط قبل كده ايه نزبط له السكر نبدأ نعالج السبب اللي عمل له المشكلة يعني لو كان هو عنده هارت فيلر اعالج الهارت فيلر لو كان مثلا عنده مشكلة يبقى نعالج المشكلة طبعا ممكن بقى نعمل ارتفشيال كاردياكس بيس ميكر البيس ده بقى ممكن يكون تيمبرري ايه اللي هو مؤقتا فترة ونشيله ونخلاص او بيرمنان يفضل معاه على طول ايه ممكن نعمل دامج في اللي المشكلة بالليزر يعني كده سلمنا على الاريزميا اللي يهمني بس في الاريزميا العلاجات والكلينيكال بيكتشر بسرعة واهم حاجة ال اما الاكسترا سيستول والحاجات دي كلها دي مجرد اداية مشكلة اف يعني مش كده خالص اسك بالارزميا ان الارزميا الكلام ده حرشم لما تيجي تقرأ الباثو فيسيولوجي بتاعه والفيسيولوجي والحاجات دي والايسي جي بتاعه ده كل ما بيهمناش كأمراض بطنه انا يهمني ايه أمراض بطنه في الامتحان وفي الشفه وفي الكلينيكال وفي الام سي كيو في كل حاجه الكلينيكال بيكشر بتاعه المرض اتخصص ازاي اعالجه ازاي ماشي عشان ما, ما تسيبش نفسك في قرايه الارزميا وتقعد بقى تقرا كلام كتير ملوش اي لازمه وطبعا انا قلت سكيما عامه في الاول في الاريذميا تخليك تفهم او تكتب في كل انواع الاريذميا وتبقى عارف السكيمه العامه اللي هي بتاعهم كلهم اتكلمنا عنه لما قلنا الايتيولوجي فانكشنال وباثولوجيكال على الكلينيكال كارست ست قلنا بالبيتيشن اللي هي الكاردياك اوتبوت ميكانيزم السبب قلنا البلس ريت والريز البلس بريشر الكاروت ساينس مساج ريزبيراتوري ساين اريذميا والنيك فين على حسب طبعا وبنسمع أصوات القلب هنشوف فيها بتاعتهم العادية خالص ممكن كمان تقول لي اللي انت عارفها كلها في الكارديو هتبقى صح اما التريتمنت لازم لازم تكون عارف كل حاجه عن ليميدرون الليميدرون دوت هو برود سبكتر امتي اريذميك دراج وكمان من مي ميزه مهمة ان هو كورونري بازو بايليتر الكاردياك اريست الكاردياك اريست هو عبارة عن ساد كومبليت لوس اوف فانكشن يعني فجأة عضله القلب ما عادش لها اي وظيفة وباضع في عندنا منه نوعين في الفنتريكولار فيبريليشن ventricular asystole eh ايه هي اسباب الـ? هو عبارة ده اكتر سبب بيؤدي الى cardiac arrest وده بيبقى اسهل ان احنا نعالجه الاسباب بقى بتاعته اي مرض في القلب بالفترة طويلة اما على القلب عمل ventricular fibrillation فزي مثلا الmyocardial ischemia الhypokalemia الفترات طويلة في structures في heart ديزيز زي Congenital او أو, او واحد هو عبارة عن ان افكتيف موفمنت للفينتريك يعني يرعش على الفاضي ومش شغال طبعا بيتشخص بالاي جي جدا طبعا العلاج بتاعه احنا بندي حاجات يعني دي فيبريليتور الا ممكن بعد بالكهرباء وكده زي ما بنشوفها في الافلام الاجنبي هتتظبط وهيبقى كويس في بعد كده الفينتريكال اس يعني مفيش زي الادام ستوك اتاك او بنعالجه بالdc وممكن نديره كمان ادرنالين بس يبقى بصراحة علاجه صعب جدا. نيجي بعد كده للكارديو بالموناري ريسا سيتيشن كارديو بالموناري ريسا لازم ده طبعا اجزاء عملي وفي الاسعابات الاولية لازم المريض يكون نايم على هارد اوبجيكت لازم بقى تبدأ تشوف له اي سيكريشن في جسمه تتحصل النك تشوف عنده فيه مشكلة ولا لا وده اكتر حاجة ممكن تعمل كاردي اكاريست بقى بسبب الكورونا ري هارت ديز طبعا هتعالجه فلازم بقى وانت بتعالجه لازم تاخد بالك من حاجات لازم تشوف حال في عنده هايبوكسيا ولا لا وتدي بقى تحاليل كيميا زي نقص الصوديوم قله البوتاسيوم ال... البوتاسيوم عالي او واطي في عنده هايپوثيرميا في درج عمل المشكلة دي عنده تامبونات زي كونستريكتيف بيريكاردايتس سيروم بومبليتيك عنده تامبونات على حسب طبعا المشكله ده طبعا الكارديو بولونري ريسيتيتيشن دوت جزء اسعافات اوليه ملناش دعوه بيه قبطنا بس احنا قلنا عنه كل متين وخلاص. اه الانتيكواجلانت الانتيكواجلانت دي مشروحها كامل في شابتر البلد. هنقول عنها نقطتين. الانتيكواجلانت ايه امتى منستعملها في حالات الايه? ريسنت مايكارديان انفاركشن واحد عنده انستابل انجينا واحد عنده سريبروباسكولار انسوفيشانسي واحد عنده دي بي تي بالمونري امبوليزم اي حاجة فيها جلطات او انا خايف ان يجي له جلطات ازاي? واحد عنده ارتفيشل كاردياك فالف فانا خايف ان يجي له جلطة. يبقى يبقى الانتي كواجلان بنستعملها لواحد عنده جلطات او واحد انا خايف يجي له جلطات امتى بقى ما نستعملهاش ما بنحبش نستعملها لما يكون واحد عنده ليفر سيروزس او هيموراجيك ديزيز لانه اصلا بيبقى عنده ده او عنده جي اي تي التسر او عنده انفكتيف اندوكاردايتس او او بيريكاردايتس لانه هيؤدي الى هيمو بيركارديام في حاله يموت او بي ار ان يعني امتى بنعمل contraindication اندكيشن للانتيكوجلانت لما يكون خايف ان المريض بينزف او هو عنده مشكلة مخلياه ينزف الانواع بقى بتاعتها الاسامي بس الهيبارين والاورال انتيكوجلانت الهيبارين دوت يعتبر انتي ثرومبين اما الاورال انتيكوجلانت دوت بيقلل تخليق البروثرومبين وبيقلل تخليق فاكتور 7 و9 الانتدوت بتاع الورال انتكواجلنت هو الفيتامين ك والفريش بلازمة العرض الجنبية بتاعة الانتكواجلنت ممكن بقى هي هيموريج يحصل ان الهيبارين ممكن يعمل الالرجي ويقلل البليكليت ممكن يخخل صدن وزدرول فيؤدي الى سورومبوزز وكذا لو جينا للروماتيك فيفر الروماتيك فيفر طبعا متاخدة في الاطفال ومشروحة بالتفصيل المميل بتهمنا في في حاجات معينة هنقولها برضو كلها بسرعة بس هي اهم طبعا في الاصفال واللي مزاكرة من الاصفال كويس هلقي الكلام بتاع البطنة سهل جدا الروماتيك فيفر اكتب لي جنب عنوان ان هي انفلاماتور لان انت فوص الزحنة تنسى ان المرض بتاع الروماتيك فيفر ده اصلا انفلاماتوري هو عبارة عن انفلاماتوري ديزيز ممكن يكون بسبب اوتو رياكشن نتيجة الستريبتو كوكاي الاسباب بتاعتها في عندنا كذا نظرية اللي هو الاليرجيك والاوتو اوميون طبعا ده الكلام ايه معروف الالرجيك اللي بيثبتها ان نلاقي الاي او عالي اه كمان هيبقى الروماتيك فيفر بتبقى بتحصل بعد اسبوعين ثلاثة من العدوى فده بيقول ان هو الرجيك في حالة بقى اوتو اوميون لان احنا بنلاقي فيه في الجسم اوتو انتي بوضي بين الناس بقى اللي بيجي لها او دائما بتجي للعيال في سن من خمسة لخماتاشر سنة اه بتيجي في اللوصوش يكونون كمان في الناس اللي عايشين في اماكن زحمة كمل زي ما في الاماكن اللي فيها رطوبة عالية. ال ابتداءك البيكتيريا عندنا فيه ميجور كاركتيريا وفي ماينور. الميجور اللي هو كاردويتيس، أرثريتيس، صدقوتني يا سنديول، الكوريا والارسيما مارجنيتام. اللي هو الأرثرالجيا. ان إن اللي إيه هيبقى عالي. اللي سرعة البروتين عالي، توتال إكسكيب تاون تاعي عالي. هنلاقي فيه فيبر. بس ده كله لازم أثبت يعني يكون فيه. evidence of recent streptococcal infection عشان اقول ان ديت ايه روماتيك فيفر ا ونبدا بقى نعالج الحاجات بقى الارثرايتس بقى بتبقى عامله ازاي الارثرايتس بقى بتبقى اسيميتريكال بيبقى والين وريد وتندر. بيبقى في ممكن يبقى فيها دان كاردبيتيس معها تاكي كارديا فيها بريكارديا الرب عنده ممكن يحصل معها كريكوب ميرمر نتيجة بيبقى في سولين في الميترال الرومات الكوريا دي ما تحدث يعني ارترايتس الا في الاخر بيبقى معها كمان الكوريا كوريا بديت ليها حركة عشوائية غير منتظمة بتبقى سيمي بوربزة يعني بيبقى يعني طبعا هنتكلم عنها اكتر في النيورو بس الكوريا دي تلوقي مثلا ااا ووحدة يعني بتحرك كده وسطع على راسها فهنا بتحطها على راسها خصبا عنها تقوم عاملة كأنها بتعدل شعرها الكوريا الكوريه وهنتكلم عنها شابتر كامل في النيورو ان شاء الله نديول بتبقى بتحصل في حالات السفير كاردايتس وبتبقى نوت ونوت بتبقى وفير الارثيما مارجنيتا ديت في عند بتبقى نوت او حتى يبقى نو يبقى معاها كمان حاجة زي الريزيمانو دوزم ده لازم نخش في ديفرنشال معاها هو نون بسيفيك بس بتحصل في حالات التي بي والانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو الريزيمانو دوزم الانفستيجيشن الانفستيجيشن لازم أثبت ان في ريسنت انفيكشن أو ايفيدنس اوف ستريبتوكوكال انفيكشن بعد كده ابدا ابص على الحاجات الثانيه هلاقي بقى ايه البروبكشن هلاقي التوتال كاونت عالي مين الليونتروفيليا الاي اس ار عالي السري اكتيف بروتين عالي الاي اس او اللي هو انتي ستريبتولايسين او عالي آه يعني لو ثلاثه واحد بس عنده فيرا هاي تيتر ده آه يعتبر داياجنوستيك تيتر آه ممكن بقى نعمل سيروتس وان عشان نشوف هل في ستريب كوباي انفيكشن هل بقى نشوف هل في انتي ولا لا زي الانتي دي ان ايه والانتي هايدرا يعني في حاجه اسمها اي ان ايه والحاجات ديت بقى دي طبعا ايه الروماتولوجي بس ده كله لا يغني على ان انا اعمل ايفيدنس اوف ستريبتوكوكال طبعا بقى بنعمل شيست اكسري ايكو إي سي جي. ونشوف بقى هل في ايفيدنس في القرض... بتاع الكارديتس ولا لا زي الاوت فيزر ريكت عندنا السير بروتين, زيادة السير اكتيف بروتين زيادة والسي تلاتة والجلوبين في بقى حاجات بتقولي ان الروماتيك فيها زي يبقى عالي قوي بروتين يبقى عالي. في في فيفر طب ما هو الدفرنشال Differential لواحد عنده روماتيك فيفر؟ اللي هو Infective Endocarditis Geoponil Aromatoid Fever of Anon Ideology Blood زي على إن المرض ده بيبقى معابة لور وفيفر وفي بوني ايه العلاج جنرال Treatment لازم المريض يستريح لحد ده لا الستهتموسين تبقى قليلة السيلي اكتب يقل يقل يبقى كده بدأ يخف شوية لازم أمشي على الاكل يكون الاملاح اللي ماشي اللي في قليل يبعد عن الاكلات الثقيله وزود له الكربوهيدرات شوية طب امتى بقى اعمل بروفلاكسس او ازاي اعمل بروفلاكسس للروماتيك فيفر لازم ادي في برايمري بريفنشن ان احنا اصلا نمنع ان المريض ده يتعلي بان هو بقى يبقى موجود في ايه اللي هو الديشنال هايجين بروبر هايجين يمنع نمنع الكراوديد نبدا نغذي العيال كويس اي مريض يجي له سروت انفيكشن يشوف عند دكتور وياخد العلاج بدري علشان ما يوصلش للمرحلة دي طب لو هو بقى فشل وجاته ايه خلاص في سكندري بريفنشن زي لو يعني ايه واحد خلاص بقى جات له المرض هعمل له ايه هندي Long-acting Bencillin طب لو كان عنده حاسية ممكن ندي له Arthromycin بقى prevention اللي هو أنع إن احنا بقى ندي prevention للإنفكتف اندوكارديتس اننا بقى بندي وكلام من ده في Active treatment اننا بقى ندي Bencillin وممكن ندي سلسلات السلسلات اللي هو الأسبيرين مو... فايلزه انه هو Anti-inflammatory وانالجيزيك وانتي بيو... بيوريتك خفض للحرارة بس احنا بنخاف ندي للأطفال شوي. إيه اللي هو بحصل Bleeding Tendency ممكن يحصل Respiratory Alcalosis ممكن يحصل Vertigo يحصل GIT Irritation اي بحصل برونكوس داز وحاجة عنيفة جدا حكاية اللي ايه ان الاسبرين بيعمل برونكوس داز من الواحد اصلا مش عارف ياخد نفسه او صدره طعبان ممكن ندي استرويد الاسترويد ده بنستعمله في حالات Severe Carditis او لو واحد انا مش قادر اتديله بقى سلسلات يعني واحد لا يستجيب للعاج الاسبرين فبديله ايه السترويد اشهر حاجه للأدوية الاسترويد ان احنا بندي بريدنيزولون طب لو جالي بقى واحد عنده مايوكاردايتس او عنده مشاكل في الروماتيك فيفر عنيفه وكده لازم بقى اشوف بقى الميوكارديوم فيه مشكلة ولا لا فممكن السترويد لعلاج الميوكاردايتس طب لو كان ذا عنده مشكلة تانية في في القلب يعني عنده اريزم يبقى حد علاجي اريزمي عنده هارت بلوك حد علاجي الهارت بلوك يعني مثلا بقى ممكن يدوا دوبامين دوبيوتامين فازو دايليتور على حسب المرض اللي جاي بيه بس هو ككومبليكيشن احنا ممكن نديله الادويه لعلاج الايه الكومبليكيشن اللي حصلت بس هنرجع ونقول اهم حاجة في تشخيص الروماتيك فيفر كلنا مهمة جدا اوعى تنسا ايفيدنس of streptococcal infection هو ده اهم حاجه بعد كده بقى تشوف الكاركتيريا بتاعه الايه ايه... الروماتيك فيفر لان انت لو ما قدرتش تثبت ان في ريسنت انفيكشن اوف ستريبتوكاي ده ممكن يكون مرض تاني وعامل مشكلة في القلب او عنده مثلا لو بس او عنده روماتويد لان هيدي لك نفس الايه الكاركتيريا او قريبة من بعضها فاحنا لسه متمسكين لحد دلوقتي بال evidence of streptococcal infection طبعا لازم ال اس ار يبقى عالي سي ري اكتف بروتين يبقى عالي الاي اس او يبقى عالي بس اهم كلمة بنقررها ان هو ال ستريبتوكوكال انفيكشن تو كون ايفيدنس اوف ريسنت والحاجات بقى اللي بتقول ان المرض اصلا انفلاماتوري اللي احنا عارفينها بقى اللي هو ال اس ار والسي ري اكتف بروتين وكده الا انفكتيف اندوكاردايتس الانفكتيف اندوكاردايتس اكتب لي جنبها ان الوقاية خير من العلاج ليه لان لما بيحصل عندي عدوى جوه الاندوكارديام فده صعب جدا علاجها بصراحة صعب جدا وبتعمل كومبليكيشن يعني مصايب زي ما هنعرف دلوقتي انا احسب حاجة ان انا امنعها لان هي بتعمل مشاكل كبيرة جدا الاسباب بتاعتها ان واحد حصل عنده ايه ان هيلثي كارديام زائد انفيكشن او هيلثي كارديام اللي هو المايوكارديوم يعني وحصل عليه انفيكشن وبقى الانسان مناعته ضعيفة سواء انا اديته ادويه او هو يعني كانت مناعته ضعيفة زي مثلا لما اديله ستيرويد يقلل مناعته يبقى معناها ايه الاسباب بتاعتها يا اما واحد عنده مثلا زي ال بي اس دي الاي اس دي الحاجات دي كلها بيبقى فيها ان هيلثي في عطال فيها مشكلة لان في ابنورمال جيت للبلد فبيحصل حاجة اسمها تيربلنس كده كأن في دوامات او بيحصل لخبطه في تيار الدم فبيبقى يحصل فلما يجي له انفيكشن يبقى فيها مشكلة طب ممكن يكون واحد عنده المايوكارديوم بتاعه كويس بس حصل عنده انفيكشن عنيفة وهو مناعته ضعيفة فالباثولوجي بتاعها هو عبارة عن انفيكشن في الهارت زائد فيه ليجن ممكن بقى الليجن بقى يكون كونجنيتال زي ال اس دي الايه اس دي البي دي اي في روماتيك زي المايترال في مثلا بروستاتيك بالبجزيز بقى زي واحد زرعين له ايه صمام صناعي فيه بقى الاورجانيز بقى ممكن ال... او واحد يتعرض بقى البكتيرينية جديدة زي واحنا له اندسكوب او كاستر او كاردياك سيرجيري او واحنا بنشيل يعني ايه بعمل توث إتر... اكستراكشن او واحنا بندخله كانولا او, بندخل أو آ... كاردياك كاستر كان فيها الاورجانيزم اشهر الاورجانيزم اللي هو ستريبتو كوكال فيريدانس ممكن كمان أي, أي أورجانيزم بس بشرط يكون الأورجانيزم عنيف شوية بيحصل ايه؟ بيحصل دامج في الاندوسيليا ميكوزا أو الاندوسيليا ممكن بقى يحصل كولونيزيشن الكولونيزيشن بقى تبدأ تبقى يعني مخبأ للبكتيريا وتبدأ تتقصر فيها مع واحد منعته ضعيفة وحتى ده عنده بيزة تنتشر فبقى بيحصل ايه بقى ان الأورجانيز بقى بيبدأ يبوز الدنيا كلها وممكن يحصل بقى سيبتيك ويحصل سروم نيجي بقى للكلام اللي يهمنا اللي هو الكلينيكال في طبعا اعراض توكسينيا لان في اورجانيزم وعمال يطلع فيه بقى من فيبر انورجيا هيديك في بقى حاجات بسبب, بسبب الكارديا كريجن ممكن نشوف اي مشكلة زي مثلا مي... على حسب المرض اللي دي. ممكن بقى في الاخر يؤدي الى يؤدي الى كارديو بالمونري امبوليزم فده بقى هو المشاكل بقيه الكمبريكيشن بقى ممكن يحصل سرومبو امبوليزم ففي السينس يحصل استروك في الأبر ولوار لين بيحصل اسكيميا يحصل فاين فاركشن العين بقى ممكن يحصل فيها بسبب التصقلايتس خاصم بلين نتيجة سنترال ريتينال الأبر لين بقى ممكن يحصل في ممكن يحصل كلابينج اللي هو بيل كلابينج أو توكسيك كلوبينج. ممكن يبقى في فاسكولايتس في الجسم كله الاسبلين بيكبر علشان الانفكشن هيبقى ميلد انلارجمنت ممكن يحصل الكلينك انفاركشن ممكن يحصل أسرايتس أسرالجيا ممكن يحصل بتيكال هيموريج بسبب التوكسي الكابيلاري يحصل هباتوس بلينوميجالي ده كله بسبب الانفكولايل اللي ممكن تحصل فممكن بقي يقولك شوية مسائل يقولك مثلا واحد عنده فيبر وعنده ميرمر وعنده او فيفر وميرمر وعنده اكيوت ابدومن ده معناه هو ميرمر مع فيفر اشك ان هو انفكتيف اندوكاردايتس وكمان قلب ميرمر ده دخل في شرومبو إيه هي بتاع في مريض عنده فيفر اوف ان هو بقى ممكن يكون عنده تي بي ممكن يكون عنده الانفستيجيشن العادية خالص بس اهم حاجة الانفستيجيشن اللي انا بطلبها ان انا عايز اعرف في انفيكشن ولا لا فهنعمل بقى بلاد كلتشر نشوف ايه الاورجانيزم وممكن نطلب سبيشال كلتشر على حسب يعني مثلا كان تي بي او كال اورجانيزم أو معين هنعمل بقى ايكو اي اس ار هلاقي عالي توتال لوك سيت كاونت هلاقي عالي الرياكتيف بروتين هلاقي عالي ده كله بسبب ان في انفيكشن ممكن بقى نعمل يورن اناليز لو كانت في كفا بروتينوريا او ايه وممكن كمان بقى نشوف الروماتويد فاكتور موجود ولا لا او بنعمل طبعا ايسي جي وايكو الكلام اللي احنا عارفينه وكاسترايزيشن والكلام ده كله العلاج العلاج بقى اول حاجة احنا قلنا من الوقاية خير من العلاج لان العلاج صعب جدا انت عايز تموت اورجانزمي مستخب جوه عضلة القلب وعشان تموته في المراحل بتوصل ان انت عايز تديله توكسيك يعني فيتال توكسيك دوز عشانه موت الأورغانز وبحمّة الإنسان فاحنا لما لازم ال الأدوية تبقى إنتروبينس وتد أدوية كتير وأدوية مختلفة عن بعضها فممكن يكون أصلا المريض اللي هو قلب أصلاً تعبان ما يستحملش الأدوية دي فأنت طبعا بقى تدي بنيسلين هتدي جنتامايسين ااا ثيرت جينيريشن تفلوس كل الحاجات دي إينجكسشن طبعا اعرفهم بيسيم بقى على حسب الكالشر اللي طلعت بنكو ده كله على حسب ال التقالشر اللي فراكس بس طبعا ممكن بقى لو ما تفعش الكلام ده كله انه بتبقى فيه كولوني مستخبية جوه اماكن دكتها في القلب كل شوية عملا تطلع ايه الارجانزم تاني فممكن بقى نخش بقى في الجراحات إيه ان احنا بقى نعمل اه للبالب دوت لو كان حصل ابسس تخيل واحد عنده ابسس جوه حضلة القلب ده دي مصيبة. او حصل بقى عنده سيبتيك وسيبسيز وكده فالبقى العلاج بخيره هو مشكلة جدا طبعا احتى ممكن ندي بنكو مايسن بنكو مايسن ده عنيف جدا بس طبعا على حسب الكالشور وده اهم حاجة انك مش بتدي مضاد حيوي كده وخلاص انت هددي سيبت جينيريشن كفالوس بورين هددي انجيكشن هددي حاجات جامدة بس لازم ده كله على حسب الكالشور اللي طلعت لان ممكن يكون حاجات اتيبكال زي تي بي والحاجات دي تريتمنت وكمان المريض ده عضلة القلب بتاعته أصلا ضعيفة وعنده القلب بتاعه فيه مشكلة فقلبه ما يستحملش كميه الأدوية اللي انت هتديها له فما تضيعش الوقت وانك تدي له ادويه ما فيبقى لازم تعمل كالتشر وعلى حسب الأورجانيل اللي هيطلع هتدي الايه الانتي بايوتيك ولازم الانتي بايوتيك ما ينفعش بقى مع الحكايه دي ان هو ياخده راسه كده لا لازم ياخد انترا فيناس انجكشن البريكارديال ديزيز الاول البريكارديام دوت نوت اسينشال فور لايف يعني نقدر نعيش من غيره ايه القلب نفسها ما بتحسش بالالم لكن اللي بيحس بالالم هو البريكارديا بس البريكارديا من نوعين في عندنا في بارايتال بريكارديا لاير وفي الفيسرال الفيسرال لير نوت سينسيتيف للبا لكن اللي بيحس بالوجع هو البارايتال في فلويد موجود ما بين الطبقتين حوالي 50 ميلي فلويد ده بس عشان يعمل لابريكيشن للموفمنت بتاعت القلب في عندنا بعض الأكيوز بيري كاردويتيس والبريكارديال والكونستريكتيف بيري كاردويتيس والأديهزف بيري كاردويت الأربع أمراضهم هم الأمراض بتوع البريكارديم. أول حاجة الأكيوت بريكارديس حصل التهاب عنيف في البريكارديام الأسباب بتاعته حاجات كتير قوي زي معظم الفيروسات بكتيريال زي الستاف والستريبت التي ممكن يعمل اليوريميكسوندروم أو اليوريميا أو الرينال فيليار ممكن كمان الماليجنانسي وكمان الروماتيك فيفر والأمراض الكولاجين والميكارديان الفاركت الحاجات دي كلها ممكن تعمل Acute Bricarditis في المرة ده يشتكي من ايه فاكرين بالضبط الأمراض بتاعت البلورة هيحصل ببلوريزي هيبقى البين البين بقى المواصفات بتاعت البين ده ايه البين هو Statching بين وRetro Sternal وراضيات والنك وبيزيد مع والبريسينج والموفمينت والبلا يبقى الالم بيزيد مع البلع والحرق هيبقى كمان معاه اعراض توكسيميا بسبب البكتيريا او اللي عملت المرض وعنده المانيفيستيشن بتاعه السبب يعني لو كان عنده كيدني توماليجنسي او, أو تي بي هيشترك ان الاعراض بتاعتهم ممكن كمان هيبقى معاه بريكارديال ارب الانفيستيجيشن العادية خالص اللي احنا قلناها في مقدمة الكارديو كلها هتكتب اي جي ايكو لابوراتوري وكل حاجة التريتمنت تعالج السبب هيخف هيبقى تمام وعشان الألم اللي هو البين ده هندي له انون ستيرويد الانتي انفلاماتري دراج وممكن لو ما استجابش العلاج قوي ممكن نديله سيستيميك ستيرويد ممكن كمان ندي انتي كوجلانت لان انا خايف انه يحصل هيمو بيرفيوجن البريكارديال افيوجن البريكارديا افيوجن يعني في سائل موجود جوه في الساك ديت اللي هو في البريكارديان ممكن بقى يكون دم اللي هو بلد أو هيموراجيك أو اكسودات أو ترانسودات أو قيلس زي ما قلنا برضو في البلورزي بالزبط زي البلورر إفيوجن البلد يبقى ممكن يكون ترومى أو رابشر أو أورتكانيوريزم الهيموراجيك زي الماليجنانسي والتيبي الاكسودات زي الفايرل والماليجنانسي ترانسيو ديت زي حالات جزء من الجنرالايز اديمة زي حالات النفروتكسينجروم كايلاس بيبقى العامل شكل الميلكي وايت كده ومليان فات في حالات ده ايه زي الفلاريا بقوا الحاجات دي طبخ حاجه اسمها تامبونات التامبونات دوت بيبقى فيه الافيوجن بيتداخل مع الحركة بتاعه القلب فكأنه محزم القلب وضغط عليه فبالضبط كاني خانق القلب مش قادر يقوم بالوظائف بتاعته وخانق القلب ان هو يستقبل الدم اللي جاي له جديد فهيقل الكاردياك اوتبوت ونتكلم عن الاعراض بتاعتها وهيبقى في عندي بلمونري فيناس وكمان سيستميك فيناس يبقى البريكارديال افيوجن عباره عن ثلاثيه قله الكاردياك اوتبوت زيادة وفي كمان بالمونري فيناس وكمان سيستميك فيناس كونجيشن, كونجيشن فهيشتكي من المريض المريض هشتكي من ريتروستيلنس بين وزائد المانيفيستايشن بتاعه السبب لو كان بقى تي بي او كرونيك زائد هيشتكي من قله الكاردياك اوتبوت هيشتكي من ديزنس بلوريد فيجن عنده كمان اعراض بالمونري فيناس كونجيشن فكمان عنده اعراض سيستميك فيناس ممكن يحصل ايه رايت هايبوكوندريام وسويلنج في اللور ليج كمان هيبقى حابب يبقى موجود في البوزيشن اللي هو بتاع صلاة المسلمين اللي هو البراير بوزيشن علشان يعمل شيفت للايه للفلويد اواي من على البلموناري فين فيقلل البلموناري بيناس كونجيشن ده بالنسبة للسيستم طب الصين أنا كدكتور هشوف ايه هلاقي المريض ده عنده تاكي كاردييا الليت الكاردياك اوتبوت هيؤدي الى هاي بوتينشن هلاقي عنده بالساس بارادوكسس كمان النيك فين هتبقى انسبيرتوري فيلينج اللي هو الكوزمول ساين وهيبقى في اسايتس بري كوكس لو جيت عمل examination للقلب هلاقي بالإنسبيكشن والبلبيشن الإيبكس ما هيشكلة يعني نوت بيزبل أو حتى بالبابل لأن مخفي مية مخبيها أو في بلودن مخبيها بركاشن هيبقى في dullness أو size إيبكس وهتبقى وايد ويد بير إيريا الأسكالتشن هيبقى هارت ساونت هالإنسبيكشن اللي بطلبها له هنعمل شهة إكس سيري هلاقي فلاسك شيب هارت ويبقى شارج بوردر بس لا يعتمد عليه احنا بنعتمد على الايكو الايكو بقى دوت هو اهم حاجة لانه هو بيحدد كمان السيفيرتي بتاعت الإيفيوجن. هنعمل اي سي جي هلاقي لو بولتج اي سي جي ممكن كمان نعمل بقى بيري كارديو سينتيز اللي هو هبدأ اعمل اسبيريشن للفلويد ده وابدأ اسبغه وعمله دياجنوزز وكده اسبغه مثلا بزيل نيلسون ونشوفه سيطولوجي وكيميستري و... ونشوف المواضيع دي وكمان هقلل الاعر ليه؟ لانها بقى شالت اللي عامله الضغط ده كله، العلاج لازم اعالج السبب، ممكن نعمل بريكارديو سينتيز اللي هو اعمل اسبايرشن للفلود عشان اقلل الأعراض وممكن ادي كمان ستيرويد علشان أمنع الادهيشن. في شويه بروبلم بقى بتيجي في الموضوع بتاع البريكارديا افيوجن، يعني مثلا واحد عنده نفروتيك بعد شوية حصل له ديزنيا وارثوبنيا يبقى حصل له بريكارديال افيوجن، التامبونات يعني إيه يعني بريكارديال افيوجن ضغط على عضله القلب طب لو قالك مثلا ينقي في ميل عندها سكين راش أرسبسي باترفلاي راش وكده يعني ساستم لوبا بعد شوية حصل عندها هيفي بروتونر يعني آلابيد بنفروتكسندروم بعد شوية حصل عندها ديزني وأرسبني وإنس بايراتري فيلينج وبالصبرادوكس يبقى دي في ميل عندها لوبس اللوبس حصل عندها أدى إلى نفروتكسندروم النفروتكسندروم قامت عاملة بريكارديا اليفيوجن البريكاردي اليفيوجن هو اللي أدى إلى الأرسبني والديزني ايه طب لو البلسر قدره تقصص هنسمعه في منهج الاندر الاندرجرايدت هنسمع في حاجتين الانسبيرتوري ديكلاين ستوليك بريشر وكمان في حالات ممكن يبقى اكزاجيريتد في النورم في كنوم... يعني كانورمال فينومينا بس هو كل اللي بيهمنا بس فيه لو اجا ام سي كيو لكن بتعرفوا ازاي والحاجات دي مش انت مش هتعرف تعملها لان ده كانوا بيعملوها زمان قبل ما يكتشفوا الايكو والتشخيصات دي لكن دلوقتي انت هتطلب ايكو هيبيان لك كل حاجة الكونيستريكتف <تصفيق> بريكارديتس هو عبارة عن فايبراتيشو حوالين القلب يعني ايه حصل تلايف في البريكارديم الاسباب بتاعتها اشهر سبب التي بي التي بي هيعمل فايبروزز في بقى حاجات تانية اللي هو بيرل واحد موجود عنده بصف البريكارديم لما نشف عمل فايبروزز أو, او الهيمو بريكارديا من الحاجات ده ممكن تؤدي الى الكونستريكتيف بريكارديايتس بس اهم حاجة هو التي بي فلما يجي يقول لك واحد عنده بصد هستريوف تي بي بعد شوية بدأ يشتكي من اعراض كارديو يبقى ده تي بي بعلاقته بالكارديو ان هو ممكن يحصل كونستريكتيف بريكارديايتس هتبقى الطبقتين لازقين في بعض والقلب متحزم ومش قادر ياخد بالظبط بتكلم على -إف بيبقى في في في بريكارديال في بالص في كوزمول ساين نفس الكلام بالظبط الانستجيشن ممكن الاقي ال في البريكارديم دي علامه مميزة جدا هنعمل بقى وإيكو وإيكو نفس الكلام برضو ما فيش في مشكلة العلاج هعالج السبب يعني مثلا لو كان عنده أنتي طيب لو انا بقى ما قدرتش وحصل الفايبروزيس خلاص ممكن نشيل البري كارديوم وانا قلت لكم في الاول خالص ان البري كارديام نوت اسينشال فور لايف فممكن نشيله خالص لان هو هيبقى ضاغط جامد على عضلة القلب هيعمل مشاكل عنيفة جدا في اجهزه البري كاردايت اللي هو البري كاردييا حصل بقى ان هو بقى في بعضه ده الكلينيكال بيكتشر هيشتكي مين على حسب بقى الليجن ممكن يبقى عنده الكارد قطبوت قليلة سيميك فينس كونجيشن وبلمونري كونجيشن وكأن بالضبط بتكلم على الكونستريكتيف بيري بالضبط بنفس الكلام بنفس كل حاجة بنفس الكومبليكيشن بالظبط مفيش بينهم اي اختلاف واحنا عارفين ان احنا ممكن نشيل البريكارديام والقلب يبقى سليم ومفيش في مشكلة لان انا لما بيبقى عندي الفيبروز وضاغط على عضلة القلب عضلة القلب تبقى كأنها مش قادرة ترح رح وتستقبل الفينوس ريتير وكمان كأنها ضغطة على السوبيلر والفيرور بيناكافا فمنعين من الفينوس ريتيرني يبقى كويس فبيحصل استجنيشن للفينوس blood في الجسم كله فيحصل سيستميك فيناس كونجيشن بالاعراض بتاعتها اللي اتكلمنا عنها في الايه في الشيت كمان أنا محزم وضاغط على البلمونري أرتي فضاغط عليه فمانع ان الدم يروح للرئه فبيحصل ايه بلمونري فيناس كونجيشن كمان أنا القلب بتاعي مش قادر يضخ يشتغل كويس ويزق الدم في الأورطة فيبقى عندي قلة الكاردياك أوتبوت الحاجات دي كلها مجتمعة كده عبارة عن مشاكل كتير جدا يعني قلة الكاردياك أوتبوت بلمونة لبينة كونجيشن الحاجات دي كلها تدي أعراض كتيرة يعني تدي أعراض في الجسم كله كمان أعراض في الرئة كمان قلة الكاردياك أوتبوت هيخلي الجسم يبقى ممكن يوصل إن هو يوصل لحالات الثيانوزة اللي هو الجسم مش قادر يوصل له اكسجين كويس لان عندي أو إلا في او الا تحركة البلد ان هو يروح ويغذي بقية التشو كمان هيبقى المريض عنده ديزنيا او او عنده نهجان لان الرئة مش قادرة يوصل لها دم كويس الحاجات دي كلها هتعمل مشاكل فانا ممكن اريح نفسي خالص من الحاجات ديات لو مش عارف عليك السبب يبقى ممكن اشيل البريكارديام وانس ان انا شلت البريكارديام هو نوض اسنشل فور لايف فيبقى الاعراض كلها هتختفي وهيبقى كويس بشرط ان يكون بس المرض هو بس في البري ما يكونش بقى عنده مشاكل ثانيه في بقيه جسمه اما لو جينا للكارديوميو باثي الكارديوميو باثي اكتب له فوقيه ان هو ديجنوزز باي اكزكلوجن ليه لان هو عبارة عن في الديفينيشن ان هو عبارة عن برايمري افكت في الكارد في الميوكارديم يعني في مرض او ديزيز في الميوكارديم هو موجود في في الميوكارديم نفسه مش عملته فهو يعتبر برايمري عشان كده احنا بنشخصه بالإكسكولشن ممكن بده يؤدي لقى ااا هايبرتينشن أو في حالة تعمله زي أو تعمله زي أو فعندنا بقى منه في ثلاث أنواع للميوكاردية أو, أو في الهقام اللي هو الهايبر <التضح> <التضح كارديو ميوباتي والريستريكتف كارديو ميوباتي هنعلم بس عن كل واحد معلومات بسيطة خالص يا اللي بتهمنا الضيليزة كارديو ميوباتي الأسباب بتاعته ممكن يكون الكحول وده أهم سبب بيؤدي إلى ضيليز كارديو ميوباتي في الألكوحول في السيستيمة لوبات والهيمو كمان ممكن حاجات تانية بتعملها زي ديوباتيك ممكن من غير سبب خالص او ناس بتشرب كحول بكميات كبيرة او كحول بكمية قليلة بس على فترة طويلة من الزمن يعني واحد مثلا عنده خمسين سنة بس من هو عنده خمانتشر سنة بشرب كحول على طول يعني مش شرط الكمية او اهم حاجة انه بقى له فترات طويلة كمان الكلينيكال <تصفيق> بيكتشر هتبقى حصل دايليتيشن في كل ايه الشامبر بتاعت الالفا بيحصل بقى سيستوليك ديس بيحصل مثلا باي فينتريكولار دايليتيشن بيحصل بقى البيكتشر بتاعت الكونجستف هارت فيليار بالظبط كاني بتكلم على الكونجستف هارت فيليار الانفستيجيشن بتاعتهم كلهم هنعمل ايكو شست اكس راي في الايكو هنلاقي دايليتد هارت ممكن كمان نشوف سيستوليك ديس هنعمل طبعا اي سي جي العلاج كاين علاج الهارت فيلر بالظبط ان هيبيتور انتيكوجلانت ديوريتكس ممكن كمان لو في شويه التهابات بندي الكورتيكوستيرويد لو كان في انفلاماتوري كيس يعني او عنده مشاكل انفلاماتوري وعالج الاريزميا لو حصلت وعالج الاي لو حصل ويخش على ديفرنشال دياجنوزيس مع الاستيميك هارت ديزيز طيب الهايبرتروفيك وبستراكتف كارديو مايوباثي دوت بيحصل سادن ديس في اليانج <تصفيق> ايج بيبقى معاها ضياس توليك ديس فنكتش بيبقى فيه ميترال ريجيرش هو أتوزومل دوميننت ديزيز كأنك البكشر بالضبط بتاعة الأورت كاستينوزز العادية خالص بيبقى معاها ضياس ديس فنكتش هنسمع ك... هنسمع ميرمر الميرمر هيبقى إيجيكشن سيستوليك ميرمر على البيز هيزيد آه... بعد الاستاندين ويقل في السكواتينج بوزيشن هيبقى بان سيستوليك ميرمر الانفستيجيشن هنعمل ايكو كاردิوغرافي هنعمل اي سي جي هيبقى في الاي سي جي هتبقى ديب وايت كيو ويف التريتمنت هندي بقى بيتا بلوكر فيراباميل ديجيتالز الايميدارون عشان الاريزميا واحنا قلنا في الحتة بتاعه الاريزميا قلنا الايميدارون ده مهم جدا لعلاج الاريزميا لان هو يعتبر برود سبكترام انتي اريزمي دراج وكمان بيزود الفازودايليتيشن بتاع الكورونري ارتري فبيبقى كويس جدا ممكن بقى نعالجه كسيرجيكال على حسب طبعا ايه الوضع طيب الريستريكتيف كارديو ميوبوسي اكتب جنبها وكأني بتكلم بالضبط على الكونستريكتيف بريكارديت الشابه بالضبط الأسباب بقى ال الحاجات دي كلها ممكن تؤدي الى растريكتيف كارديو اللي احنا بنقول عليه كأني بتكلم على الكنستريكتيف بريكارديت هيبقى معاها ديستوليك هنسمع الصوت الاس 4 هيبقى كمان معاها ومعها ممكن تؤدي بقى نتيجة اللغبات ان يحصل اي اف الانفستيجيشن الشعبيه العاديه خالص ايكو إيكس راي ده كله هنلاقي فيها ديستوليك ديس فانكشن العلاج نوز سبيسفيك تريد يعني مفيش علاج حقيقي للمرض يبقى احنا قلنا ايه بقى في -Constrictive احنا كان عندنا سلاسية كاردييا كاوتبوت قليله بالمونر بين كونديشن سيستميك كلهم يعني علاجات تمنع عشان اخفف البريلود والابترلود اعالج اي امبوليزمان خايف منها اعالج السبب احسن حاجة ان احنا نعمل كارديياك ترانسبلانتشن ليه لان المرض ده بيبقى نتيجه ايه اميليدوز فاحنا بنعمل له ايه زرع قلب طبعا لو كانت الامكانيات طبعا متوفره طب المايكارديتس المايكارديتس يعني واحد عنده التهاب في الميوكارديوم الاسباب في فايرال انفيكشن او اي انفيكشن ممكن تعمل مايوكاردايتس بشرط ان يكون الانسان مناعته ضعيفة او عنده ان عنيف في حاجات تانية بقى زي اللو الروماتويد الروماتيك فيفر والساركويدوز يبقى الساركويدوز يا جماعه ممكن تعمل مايوكاردايتس كلينيكال بيكتشر هيشتكي بقى من بيكتشر اوف باي فينتريكولار فيلر كان عندي القلب ملتهب كأنه مش قادر يشتغل يبقى الفينتريكل باي يبقى باي فينتريكولار فيلر ممكن كمان يبقى معاها تاكي كاردييا معاها الهارد ساونده تبقى مفلنك ضعيفة ده اللي يخليني اشك ان واحد عنده مايكورديت كمان المنفستيشن بتاعت السبب يعني لو كان عنده ساركيدوزز ده يشتكل من اعراض ساركيدوزز لو بس هيبقى الوش بتاعه فيه بطراف لايراش والحاجات دي كلها يبقى المنفستيشن بتاعت السبب لو جاءنا الانفستيشن اللي هنطلبها الانفستيشن العادية خالص بتاعت اللي هنقولناها في اول في الشطر هنقولها كمان مرة كاني بتكلم عنها بالظبط دوبلر بس هنا بقى لازم نضيف عليها الفايرال سيرولوجي لان انا لازم ادور على السبب اللي عامل كمان بقى لو قدرت اعمل بلاد واشوف ايه اللي موجود لان ممكن يكون في العدوى هي اللي عمل المشكله العلاج العلاج بتاعه لازم اعالج السبب لان هو عمليه التهاب وطبعا بقى بندي وإس وايزن هيبيتور ديوريتكس عشان اقلل البريلود والافترلود على القلب اخلي القلب يبقى امراحرف وعارف يتحرك كويس ومنع لان القلب ملتهب كان واحد رجله ملتهبه او ايده واجعها فما يقدرش يتحرك كتير فما بالك بقى ان القلب لو وقف هيموت فانا عايز اخفف الحمل على القلب كمان بقى عشان كده بدي الديوريتكس طب الايزن هيبيتور الايزن هيبيتور احنا عارفين في الهارت فيلر ان احنا بنديها عشان تمنع الريموديلنج بتاع عضلة القلب فتحافظ على عضلة القلب وما تبوظش بسرعه بندي استرويد بس بشرط الاسترويد ما ينفعش اديه كده وخلاص لان ممكن يكون عنده فايرال انفيكشن الاسترويد احنا عارفين ان هي بتقلل المناعة فلو اديت استرويد ايه اللي هيحصل له هبقى زودت فرصه الايه وقللت مناعته فما ينفعش ادي استرويد كده عمال على بطال او بعبط يعني ايه يبقى لازم قبل ما ادي استرويد اكون عارف الاورجانيزم اللي عنده احنا في ناس بيقولك لك احنا بندي سترويد علشان اعمل امنع الالتهابات بس انا اخاف ان هو يكون سبب ايه يكون السبب فيرل او بكتيري الفضاء قللت ما نعطف عشان كده احسن حاجة ان انت الاول تدور على السبب وانس انك عارفت السبب ممكن بقى تدسترويد وكده ويبقى اهم حاجة في العلاج بتاع المايو هو علاج السبب في ناس بتستجيب للعلاجات بتاع المايو كاردايتس لو كانت المرض لسه في اوله وانس ان انا عليكت السبب يعني هنفترض مثلا ان واحد عنده مثلا فيرل انفكشن انفلوانزا فيرل هو اللي عمله الميكورديس وانا عالجت الفيروس انفكشن وانس ان انا عالجت الفيروس انفكشن هو خلاص هيبقى حضلة القلب ترجع تاني طبيعية وسليمة وما فيش فيها اي مشكلة فده يبقى اهم حاجة هو علاج السبب آآ آآ يعني لما بيبقى الميكورد يعني الميكورد ينفل التهاب بيبقى القلب مش قادر يقوم بالوظائف بتاعه فانت لازم تريح القلب احسن ادوية تريح القلب هو الـ Dyrotic والـ As Inhibitor ليه؟ لأنه يقلل البريلود ويقلل الـaster load فيخلي عضلة القلب كويس والـ As Inhibitor يمنع الـ Remodeling على عضلة القلب أطول فترة ممكنة وبيمنعها من الـ فلما يمنعها من الـ لحديت بس ما يعدي مرحلة الالتهاب اللي حصل في البريكارديا pre اسف في الـ فيبقى انا حصصت على العضلة ان هي يحصل فاريموديلنج وطبوز فإديت فرصة ان ما يحصلش فيها اي تلايفات او اي هايبرتروفي او اي حاجة يحصل فاريموديلنج لحد ما المرض يختفي سواء انا عاليت السبب لو كنت قادر يعالج السبب طبعا او ان انا حصصت على عضلة القلب اطول فترة ممكنة لان هو لما الالتهاب يروح العضلة تبقى كويس بالضبط كأن ايه؟ كأن واحد ايدوس عورت او حصل عنده التهاب في اي حته في جسمه الالتهاب ده لو واحد عنده التهاب مثلا في الرئة زي النيمونيا ما هو الرئه مش قادرة تشتغل كويس بس الرئه سليمه وانص من الالتهاب راح هيرجع يبقى كويس الا بقى لو حصل بقى حاجات مثلا كومبليكييتد يعني مثلا واحد عنده نيمونيا فحصل معاه مثلا طيبروزل فحصل معاه مثلا ان في بقى الاورجانيزم اللي كان عامل النيمونيا مع بس فبقى بيرولانت فالباص دوت لما نشف قلب فيبوروزوس فده كله يعتبر ككومبليكيشن فيبقى انا هذا في ايه من العلاج بتاع المايوكاردايس اول حاجة ان انا احافظ على عضلة القلب لان هي الاهم حاجة انا اتكررها كذا مرة لان هو دوت اهم كلمة في العلاج ان انا عايز اعالج السبب وحافظ على عضلة القلب لحد ديت ملاقي عضلة القلب بقت كويس لان هي كمرض انفلامتري واحنا عارفين ان الامراض الانفلامتري في الغالب او امراض الانخلاط وبصفة عامة هتخف لوحدها وهيل لوحدها بس انا امنع بقى الكومبليكيشن يعني ان هي مثلا تمتهيل بيفايبروز تهيل باي مشكله ومنع الكومبليكيشن لان هو ان شاء الله المريض دوت هيخف ويبقى كويس اللي عنده ايه مايوكاردايتس يبقى انا هدفي ان انا بس احافظ عليه عشان ما يحصلش الكومبليكيشن وطبعا اعالج السبب الدي بي تي او الديب فينوس ثرومبوزيس والبلمونري امبوليز ايه الاسباب اللي تعمل دي بي تي هو يعني ايه دي بي تي يعني في سرومبوزز بتحصل في الديب في الاسباب بتاعت السرومبوزز هنكلمنا برضو عنها في الهناتولوجي إيه الحاجات اللي تعمل السرومبوز أو الديبيتي في البركاوترياد اللي هو بيحصل اللي هو بيبقى الفيناس سيركوليشن بتبقى بطيقة زي حاجات الهارت فيلير وبرلونج الريكامبنسي اللي هو واحد قاعد بعد العملية قاعد فترة طويلة دايما نتشوفه كده مثلا إن واحد أو نعمل عملية الدكتور يقول له قوم تمشى قوم تحرك علشان ما يحصلش ستيزيز في الإيه في البلوك فلو أو حصل إنجري كمان في الإنتيمة اللي لما بيحصل إنتما زي حالة أو بيحصل رافنس في البلد بيبقى ده بيؤدي إلى تكوين الجلطاء أو حالات بقى الهايبرك زي السرومبوفيليا اللي هو مثلا بروتين سي وبروتين اس ديفيشنسي أو الانتفستوليبت سندروم والانتسرومبين ديفيشنسي والثلاثة دمت اتكلمنا عنهم في البلد ده كله بيؤدي إلى ان الجسم يبقى فيه جلطات ويكون جلطات كانت تحصل الجلطة تقوم رايخة اي بلط بيزل وتقفله فلما تقفله يحصل بقى ايه على حسب بقى لو هل في كولاترار ولا ما فيش يحصل بقى نيكروزز او اسكيميا على حسب الحالة السرومفيلية السرومفيلية دوت بيبقى هو ممكن يكون انهرت او فيت في الهيموستيرز بيؤدي الى ان يحصل سرومبوزز في الجسم كله وغالبا دبقى سببها بروتين سي وبروتين اس بيبقوا مقليلين الحاجات دي كلها بتؤدي الى سرومبوزز. يبقى السرومبوفيلية لازم تاخد بالك منها لما تيجي تشخص واحد عنده دي دي أو واحد عنده فين بس لسه سنه صغير يعني معروف ان الناس لما بتكبر ممكن يجي لها قلاصات لكن واحد لسه عنده عشرين سنة الواحد اللي عنده عشرين سنة وكل شوية يجي لغلقات ده يبقى تاخد بالك من السرومبوفيلية أو, او في عيلة بقى بيبقى عندها بوضة الفاميلي هستري للفين السرومبوز او واحد عنده arterial thrombosis زي بقى حالات واحد عنده arterial disease بيجي بقى هنا مسألتين مثلا يقول لك واحد عنده 30 سنة عنده DBT بس مش عارفين السبب ويخد انتكواجلنت اتحسن شوية بعد شوية جاله اناظر DBT الحالتات يعني ايه يعني عنده recurrent DBT in young person يعني ايه غالبا عنده thrombophilia لكن لو قال لك lower limb b.ibina يوني لاترال يبقى غالبا قصده دي في تي واوعى تلعب او تحرك وتفحص رجل الراجل ده لان انت ممكن تحرك الجلطة فتخليها تروح اي حته تاني فانت لا تعمل له دوبلكس سكان وانقله المستشفى وهو مش عنده ايه بقى اشهر اماكن الدي في تي هي اللور لمب بتبقى فيها الدي في ال الكلينيكال هو غالبا بيبقى يوني لاترال لان مش معقول حد يجيله جلطتين في نفس المكان في نفس الوقت بيبقى غالبا يوني لاترال هيبقى معاه ايديما في اللور لمب تندر كف ماسل تندرنس الونج الكورس بتاع الافيت فين الديفرنشال دياجنوستس تخش معاها بقى كديفرنشال دياجنوستس حاجات اللور لمب زي الدي بي رابشر بلانترز اللي هو العضلة بقى تمزق في العضلة السيلولايتيس او الاوستيومايلايتس والبريفرال نيورايتيس الانفستيجيشن انت تطلب الابوراتري انفستيجيشن عشان بقى تشخص السرومبوكيلية اللي هو البي تي والبي دي تي وبروتين سي وبروتين اس تي بتعمل بقى دوبليكس سكان علشان تشوف مكان الجلطة ممكن تعمل بينوغرافي ممكن تعمل آر آر آر راديو اي سكان اللي هو ايه ما في على المطقة دية في اماكن تانية بيبقى فيها دي في تي اي حتة في الجسم ممكن يحصل فيها دي في تي على فكرة بس اشهرها اللي هور بس ممكن يحصل بورتال فينسرومبوزيز <مهار> <مهار> يؤدي إلى بورتال هايبرتينشن البورتال هايبرتينشن يؤدي إلى أسوفيشيال باريسيز وإيه وأسايت رينال فينسرومبوزيز مشهور أوه في حالات الممبرينس بلومورينفريتز ويحصل دهيدريشن ده البلد ديزيز ممكن يبقى معها لون بين تنظرنس ويبقى معها بروسينوريا الفيلوربينكافل سرومبوزيز زي حالات التيفويد والبيس ديزيز إذا البيس الديزيز بيبقى معاه شرمو في البيت هيشتكي من اديمة في اللور لينبو أفايدس وكلاترال هتبقى يبقى على الأبد من الور فينس كونجيشن ممكن برضو الاجزيلاري فين شرموز يبقى معه اديمة في الارم وبين وتندارنس على الأنجل كورس بتاع الاجزيلاري فين سوبر فينكابل شرموز هيبقى السبب بتاعه الكونستريفتيف بريكارديتيس والميديا ستاين الماس هيؤدي الى فيش ايديم اللي هو بريفيرال فينودس في, في التانك وكونجستد نامبل سيتد نيكفي عليكم اللاترال دايركتد فروم طب ما هي الاسباب بتاعت سوبيرير بنكافال اوبستراكشن اشهر الاسباب هي الكونستريكتيف والميديا سينوس سندروم وسوبيرير وستست... بنكافال ثرومبوس الدي بي غالبا بيشتكيش من حاجة الا لو اثرت على مكان كبير بيش انت عنده باث هستوري بعد شوية عنده باي لاترال لوور ليمب اديما كونجستيف تندر يبقى حصل عنده هارت فيلي لو عملت له لوكال ممكن تسمع معاه يبقى الإجابة ان حصل له بيتي بيتي عملت شاور شاور ادى الى بالمونري هايبر امبوليزم ده مهم جدا ايه اشهر المصادر بتاعه البلمونري امبوليز اي جلطه في الجسم تقوم رايحة في اي حته تقفلها فممكن جلطه من اي حته في الجسم دي في مثلا تقوم رايحة وقفله البلمونري في فزي يبقى السورس بتاعه البلمونري امبوليز الدي دي, امبوليزم, فليود, في دي الانفكتيف اندوكاردايتس الفات امبوليز الامليتيك كلاود امبوليز في لاخفاضه في النساء والاير امبوليز ايه هي الكلينيكال لوكر بتاع واحد عنده بلمونري امبوليز على حسب طبعا المكان وعلى حسب الحجم بتاعها يعني لو كانت صغيرة مش هشتكي من حاجه يبقى معاه شوية حاجات بسيطة خالص هيحصل سيروم بلمودري هاي باشن وخلاص ممكن يبقى يشتكي بس من شويه نهجان وكده اللي هو يبقى يعني نقصتهم في الغالب ممكن معاه قف ديزنيا شيفت ديسكونفورت مش مريح لو مودر سايز حجمها كبير شوية ممكن يبقى معاها بيحصل فيها بلمودري انفاركشن يبقى معاه قف بلوريتي كابين لوشيست بين بورلونج التن ديز بيوتان ديزنيا فيفر لا ممكن نسمع بقى بلورال رب كريبيتيشن وممكن نلاقي في الافيوجن يبقى مليان بلاد الانفستيج الانفستجيشن اللي احنا بنطلبها هنطلب بقى ايه شوية اشعه شانشست اكس راي ممكن نشوف بقى فيها بلورال افيوجن نلاقي دايليتد بالمونري التري بالمونري ايديما نعمل سي تي ام ار اي لونج سكان ECG برضه زي ما نلاقي بلاد تيست نلاقي تيكس اكاونت عالي ال اس ار عالي لل الاثنين دول متعطلين التوتال كوليت اكاونت والاي اس ار عالي لان ده هو تيشو دامج ممكن كمان نعمل لونج سكان هيوضح لي هل هيوضح لي بقى يعني ايه الحكاية الموجودة عامله زي في اللونج ممكن نعمل سبايرال سي تي السبايرال سي تي هيعمل سي تي كاني بالظبط بعمل سي تي بالمونري انجيو لو ال infection عنده يكون عنده pleural effusion او عنده طب التصرف السريع لازم المريض دوت ياخد antibiotic و anticoagulant لحد ما نعمل له فلازم ياخد antibiotic و anticoagulant antico اما بقى ال massive pulmonary جامد يبقى حصل ايه بالمونري امبوليزم افرق اكتر من خمسين في من بالمونري باسكولاريتي هيشتكي بقى من سيفير شيستبين كأني بتكلم على الأعماقين البين بالضبط. يبقى معها هيبوتينشين شوك. إللي القلب يكود بود هاي بوكسيا. رابد دستينشن في البالمنوري آر شوك. هيبقى الشوك هيبقى البنفسجيرني هيقل والقلب يكود بود هتقله. يبقى معها شوك. ساي هيبقى فيها هاي بوكسيا. تكي قاردية وتكيبنية. ممكن يشتكي من أكويت رايت سايت هارد فيليار. يبقى معها لوارلين بأديمة. إللي لارج كندر ليفر. كونجستينيك فين. إللي الثلاثة ممكن نسمعه على طريقة بيت أريا. كل الانفتيكيشن هنقدر نعملها بس اهم الانفتيكيشن هتاخد بالك منها انك تعمله ارتيريا البلاط جازز هتلاقي هيبوكس يا لان الرئة كاينها مش شغالة لو قال لك مسألة مثلا قال لك patient after operation واحد عمل عملية اه الpatient بعد شوية كان stable وما فيش bleeding وخد لوم لكرا الويت إيباري. يبقى بعد كده ممكن يجيله ايه لما تسحب الحاجات دي كلها مرة واحدة ممكن يبدأ يجيله جلطات يبقى هو ما اتحركش كويس يبقى لازم المريض يتحرك بسرعة بس يعني ايه في حيط طبعا انت بقى بتقيس هل حالته مستقرة مش مستقرة بس اهم حاجة ان هو ما يحصلش عنده ايه هو بقى العلاج بتاع البلمونري امبولزم او الدي في تي العلاج بشكل عام البروفلكس امنع الشكا ده يحصل يبقى افويد برلونج البوست اوبراتيف ريكامبنسي يعني لازم يبدا يتحرك خاصه الجراحات بقى بتاعه منطقه الهيب ومنطقه البيلز اا كمان نخلي بالنا من المرضى اللي عرضه اكتر للحكايه دي حسب نديهم هيبارين او لو ركلر ويت هيبارين وتعالج بقى السبب لو كان بقى في سبب احنا عارفين ممكن نعمل ريسيسيتيشن الاكسجين ثيرابي انالجزك نعالج الشوك بقى دوبامين ودوبوتامين نحاول نحسن الكارديياك اوتبوت في بقى حاجات كده بتدوب الجلطه الثرومبوليتيك ثيرابي اللي هو الستريبتوكينايز واليوروكينايز الحاجات دي كلها او البلازمجين اكتيفيتور الحاجات دي كلها ممكن تمنع الاستراكشن وتحسن اه الحكاية داته تدوا بالجلطة ممكن ندي انتكواجلنت سيرابي انتكواجلنت سيرابي اللي هو اشهر حاجة الهيبارين والوارفرين اللي بنتنضمة كويفين جدا اه بس لا وعنا احنا ندي نديهيبارين كهيبارين احنا بندي دواء اسمه لو ملكرال ويت هيبارين دواء دوت ممتاز جدا واحسن من الهيبارين اه ايه هي الاكشن بتاع الهيبارين؟ الهيبارين بيعمل انهيبشن للسرومبوبلاستين والسرومبين يعتبر انتي بليتلت وهو بابقى رابد اونس شورت ديوريشن فبيشتغل بسرعة في اه ايه هي الاكشن بقى بتاع الاورال انتيكواجلن؟ هي بتتنافس مع فيتامين كاف في الليفر وبتعمل انهيبشن للفيتامين كي ديبندنت كواجلن تفاكتور اللي هما ايه اتنين وسبعة وتسعة وعشرة وهو ديلاي اونست برلونج الديوريشن فبيستعمل لفترات طويله عشان كده خلينا ممكن ندي الاثنين مع بعض يا جماعة احنا ممكن ندي اللي هو روفاريتين او الهيبارين يعني وممكن ندي اورال انتيكوجولانت ده هيشتغل بسرعة وده هيدي مفعول اطول عشان كده في علاجات في السوق بتبقى عاملة كومباينيشن ما بين الاثنين دول مع بعض بيعتبروا كانتي كوجلانت طبعا اسامي تجاريه والحاجات دي مش عليكم بس انا اللي يهمني بقى في الموضوع بتاع الدفي دي والجلطات والحاجات دي انك انت تشخص العيام بدري دي اول حاجة ثاني حاجة ان انت تدي له ادوية بسرعة عشان تحاول تزاوب الجلطة في الوقت الزهب بتاعها في الاول خالص ما عملتش مانيفيستيش اللي هو بقى اشهر ادوية اللي هو الستريبتو كاينيز واليورو كاينيز وتاخد بالك من اي كومبيكيشن اما بقى بالنسبة للامراض بتاعت الاورفة اشهر حاجة واهم حاجة اللي هي الانيوريزم الانيوريزم دوت هو بحصل ايه؟ بيحصل تير في الامت ما بتاعت فبيحصل ديسيكشن ديس سيكشن في الايه؟ في المنطقة ديّة فبيبقى كأنها كأنني مزعت حتة من الاورطة ودخلت فيها الدم زقها فبقيت كأنها مقفولة من جوه فبقى انا عملت حاجتين كأن انا ضيقت الدم حصل ماروينج في اليومين وحصل Obstruction في البرانشات بتاعة الأورطة ده بيؤد في المكان طبعا حصل فيه ده الباصولوج بتاعنا ما يهمناش في أي حاجة الكلينيكا البكشر هو في الغالب بيبقى Old جميل، Hyper intensive وعنده chest pain ممكن طبعا يشتكي من أعراض شوك اللي هو بقى هاي hypotension وكده ممكن يبقى عنده Unequal pulse volume على حسب طبعا المكان اللي حصل في الحكاية دي نتيجة ممكن يحصل ابستركشن في الابنينج بتاع البرانشهاد متعاعة الاورطة فهيؤدي طبعا الى اسكيميا واهم حاجة حكاية الام ايكوال بالس فوليوم في مختلف في الابر لمب عن اللور لمب الاسباب بتاعته الهايبرتنشان اللي واحدة ممكن يعملها الاسرسكولوروزي الكولاجين ديزيز الديفرنشال دياجنوستس بتاع ايه واحد عنده يبقى ماي نيمو في <نفسي> هنعمل سي سي العلاج بقى أزبط له الضغط يخش يعمل عمليه <سيرجيكال> <سيرجيكال> في حاجات بقى يعني لو قلنا مثلا مسألة لو قلنا واحد عنده 66 سنه ميل عنده ان كنترول <تصفيق> هايبرتينشن فجأة جاله اكيوت تشيست للباك اون اكزيماينيشن لقيت عنده ان ايكوال بالص فوليوم كلمه ان ايكوال بالص فوليوم دي كلمة مهمة جدا يبقى في الغالب هو اورت كانيوريزم الانفستجيشن <تصفيق> هنعمل له سي تي وام ار اي على الاورت دي حاجة يعني اهميتها في الكلينيكال ديشن يعني الباثولوجي بتاعها والحاجات دي كله مش مشكلة احنا ما بيهمناش في حاجه بعد كده الكونجنيتال هارت ديزيز الكونجنيتال دي مشروحه في الاطفال ويعني في الأطفال هي الكونجنيتال الكارديو لكم كويس جدا في الأطفال واللي الأطفال عن البط بس في الكونجينتال الحاجات اللي بتهمنا في البط يعني اللي بقى وحاجات بسيطة كده فأنا أقولها بسرعة في طبعا ايه اسباب الكونجنيت انوماليز ممكن يكون جينيتك انوماليز ااا رادييشن ماتيرنال روبيلا ممكن بريماتشور بيبي كروموزومال ابيرنماليتي زي الداون واترنر او ماتيرنال الكحول ابيوز يعني ام بتاخد كحول وهي حامل بينقسمها لي سيانوتيك واسايانوتيك وبوتنشالي سيانوتيك السيانوتيك اللي هو الفالت في الاسايانوتيك اللي هو, هو الكاركتيشن للاورتا والبلمونري ستينوز والاورتا والديكستروكارديا البوتينشنالي سيانوتك زي الفي اس دي والبي دي اي والإي اس دي الفالت رايو... اه... الفالت تيترولجي بصفة عامة بقى ده هو كومن كومنت سيانوتك أنومالي اه... الكمبوننت هو عبارة عن أربعة الربعية أول حاجة يكون فيه بالمونار بلمونرستينوزي ويكون فيه اس دي والفي اس دي كبير يبقى كأنه غرفة واحدة يبقى لا يعمل معه كمان رايد فينتريكلر هايبرتروفي وأوبر رايدينج أورطة المريض ده ديناميك والديناميك ديت ما تهمناش قوي اللي يهمنا بقى المريض هيجي يشتكي من ايه هيجي يشتكي من ده اللي يهمنا في الموضوع ده كلام العادي خط، انا طبعا مش رحش الفيلوز ده مشروح جدا في الاصفال انا بس بقول النقط بس اللي تيمنا منه في البطن اكزين دي, دي تسجيلات مراجعة انفتريشن هنعملها له اكسيري ايكو اي سي جي تستريزيشن اه العلاج طبعا ده علاجه جراحي ممكن نعمل توتال كورريبشن <تصفيق> وده احسن حاجة اه بس بشرط بقى انشنا إن قبل ما يحصل عنده اه <هيبيوبليزيا> في البالمونري ارتي البالمونار اسثينوزس اللي يهمنا برضو فيه الكلينيكال بيكتشر ان هي بيقل أوتبوت, بيبقى بيبقى بيبقى اوتبوت ويبقى فيه بيبقى بيبقى بسبب قله الكارديياك اوتبوت وبيبقى فيه رايت لو بينا بقى نعمل هنلاقي فيه كبير في في 2 هيبقى وايد 2 هيبقى فيه أنا اس S جالب ممكن كمان نسمع اس فور على the right ventricular دي ال ACD ACDات اللي هو the مشروحة في الاطفال بالتفاضل اللي يهمنا فيها the فيه clinical فيها the infection right ventricular Failure. ممكن يبقى ايزومينجر بس بيحصل في الاخر ببقى في بسبب AF بنيبقى فيها ليفت باراسيرنال بالسيشن وفي بالسيشن في البلمونري اريا الانفيستيجيشن هنعمل كاسترايزيشن نعمل عشان نشوف ايه اللي موجود اهم حاجه دي انا اعالج الحاله قبل ما تقلب بايزننينجر سندروم ال اللي هو ده anomalies في ده مشهور جدا بيبقى معاه يعني في uh, recurrent chest infection في palpitation الكارت يبقى ضبط صوت عليه له معاها cyanosis وببقى فيه سريل uh, uh, وببقى فيه س uh, 3 بيبقى موجود على الأبيكس investigation العادية خالص ECG chest X-ray بتبين في بيبقى في هايبر ديناميك سيركوليشن والهايبر ديناميك سيركوليشن الأسباب بتاعتها الأنيميا سيروسكوسوزز الليبر سيل فيلير الأورت كريج الارثريافينوس فلستلا المرض اللي هو البيري بيري اللي كان سببه فيامين ديفيشنسي والبريجنانت بيعمل هايبر ديناميك سيركوليشن والفيبر وأي دواء بناخده بنعمل فازو ديلاتيشن هيعمل هايبر ديناميك البي دي اي اللي هو البيتنت داكتوس ارتريوزا ده طبعاً حالة في الأطفال بيبقى فيها هايبر دينامج سيركيوليشن ولو ما تلاحقش وتعالج كويس بيبقى معاها ايزن مينجر سندروم وبيبقى فيها ريكارانت شيسك انفكشن هيبقى معاها ميرمر الميرمر هنا بيبقى ماشيناري ميرمر اس اتنين هيبقى ريفيرز بليتنج الانفكيشن و تريتنين طبعا لازم نعالجه بازري قبل ما يقلب ايزن مينجر كوركتيشن اوفز اورتا كوركتيشن اوفز اورتا دوت بيبقى معاه الكلينيكال بيكتشر بيبقى معاه هايبرتينس في تشايلد بيبقى فيه انيوريزم في السيركف بيبقى البлад بريشر بيبقى, بيبقى عالي في الابر لمب واطي في اللور لمب بيبقى في ايديك وستكسس في لوور لمب اسكيميا كلوديكيشن بين ويبقى معاها ميرمر الميرمر بقى ممكن يكون على حسب الدرجه وعلى حسب النوع ممكن يكون ماشينري ميرمر اوفر اولز كلها انفستيجيشن اكس سيري كاستريزيشن العلاج بتاعه لازم تعالجه بادري وصلاحه بادري قبل ما يخش فيه مشكلة اللي بعد كده بقى اللي هو ترانز بوزيشن اف جريز فيزيز باطفال باس الايزمين جرس دروم اللي بيهمنا برضو فيها ان هي بيبقى فيها هيود يعني ايه هو بيحصل شمت بيحصل صفير خيانوزي ليه وتليهمنا المهم بقى اللي يعني في أيضا من إنه البين ممكن يحصل سينكوب لما يعمل مجهود يبقى فيه فيه إصين ال اللي هو ضلنس على فيه بيبقى بريشر بيبقى عالي بس ممكن يكون في ميرمر أدى لأي حاجة تانية ممكن يكون في طيب اللي همنا بقى وده اهم حاجة في الكونجينيتالالوماليز هي الكمبيليكيشن بتاعت الكونجينيتالهارتزيز هي ده اللي همنا رقم واحد ممكن يحصل انفكتب اندوكارديت في حالات الفي اي دي والبي دي اي يحصل ساكندري بولي بسبب الهايبوكسيا فبيحصل هايبر بيسكوسيتي كمان ممكن لو المريض ما تعالكش او ما تلاحقش لبايزن مينجر سندروم يحصل معا ايمبوليزم ممكن يحصل هارت فيليارد يحصل معها اريزمية يحصل معها امبولايت يؤدي الى دي بي دي ممكن يقل الكاردياك او ضبط وقدي الى رين الفيليار يحصل عنده سينكوب يغم عليه ويقع تده كله يندرج تحت بقى عند الكمبيليكيشن طيب ايه هي البرزنتيشن اللي هيجلك بها مريض عنده كونجينيس الهارتليل اول حاجة من اول ما يتولد هيبقى عنده بيرس او نيونيتال بيريود سيانوزيز ومعه هارت فيليار ايه العيل اللي اول ما تولد عنده هارت فيليار او سيانوزز بقى لازم تشك في حاجة كارديو ابونشي نيتها الانوميليز هتلاقي بقى معاه سيانوزز هارت فيليار ممكن يكون اريزميا تلاقي العيل النمو بتاعه بطيء طبعا بقى سمع بقى في الابصال بقى الشرط والحاجات دي يت... يقول لك بالبرسنتيل والحاجات دي ما تلميناش قبطنا بس هتلاقي متأخر في النمو عن زمايله ممكن يجيلك لك بقى بهايبرتينشن في حالات الكارديشن للأورطة فينز يبقى عنيف جدا لما الحاله تقلب معاه بايجن مينجر سندروم يبقى معاه هارت فيليير واريزميا طب ايه علاقه الكارديو فاسكولار سيستم بالبرجننسي هو في حالات البرجننسي بيبقى فيه هايبر دايناميك سيركيوليشن ونورمالي المفروض ان الكارديياك اوت دب تزيد علشان تبدأ الست الحامل تقدر تزق الدم بحيث ان هو يروح للطفل بس لان الطفل بيبقى بياخد دقن مخزون الحديد وكده فبيقل الحديد اللي في جسم ممكن يحصل عندها أنيمي ممكن الفيميل في أثناء الحمل تشتكي من فاتيج لورلينب إديمة لأن بيحصل على النيج فين ممكن يلاقي كمان S3 موجود العيل لما بيجبر في أواخر الحمل ممكن يبدأ يضغط على الفين اللي موجودة في في البلبس وفي اللورلينب يضغط عليها فيؤدي إلى كأن يحصل سرومبوزز وكده عشان كده دايما الست الحامل بنقول لها في أواخر الحمل ما تنامشي وتقعد كده على طول لا لازم تحاول تتحرك على الأقل حتى لو كانت حركة بسيطة او كده ليه عشان انا بخاف من ان يحصل عندها أي امبوليز فلازم الست الحامل بالذات في أواخر الحمل يمكن من الشهر السادس كده وبعد السابع لازم تبدأ تتحرك علشان اليوترس بيبقى مليان والبيبي بيبقى موجود جواه فبضغط على البين والارتري فبيحصل استاجنيشن فين في يعني في السيركيوليشن فطبعا لازم تتحرك كمان احنا ما بنحبش ندي ميديكيشن لفيميل عندها هايبر تنشن سواء بيتا بلوكر مش عارف ايه احنا بنحب نديها الفا ميسايل دوبا لان بيظبط الضغط عن طريق عن طريق السنترال نيرفوس سيستم فديك من ضمن الحاجات المهمة جدا وممكن كمان الفيميل يعني يجيلها حاجه اسمها بري بارتام كارديو ميوبسي. اللي هو قبل الولادة فترة بسيطة كدة يصير عنده كارديو بتولد وتجيب بتبقى كويسة وبيبقى حالة هو غالبا حالة مؤقتة وبترجع كويس. يعني بترجع هو بيبقى ترانزيانت دايلاتيشن كارديو ميوبسي. هو بيحصل بس في القلب. يعني بيخف. يعني بيخف بعد بعد الولادة بتبدأ بقى تنزف دم وكده فممكن يحصل لها هاي بوتينشن بعد الولادة فإحنا طبعا بنحب نديها في لود وكده الحديد بس ما الوضع يستقر طبعا ده كلها مشاكل نسا من نجرع وبيها لبطنة ولا حتى في الأطفال ده كله هنشرح لكم بقى هتلاقي فيه كتاب بحاله في النسا السنة الجاية بتكلم على الموضوع هنتكلم بعد كده بقى على valve lesion أو ال valvular اللي بقى موجود في الكارديو وده هو التكملة بتاعة الجزء العملي اللي احنا قلناه في التسجيل بتاع الكاردياك ايجزاميناشن وزي ما قلت في اول التسجيل ده ما ينفعش تذاكر الكارديو انك تذاكر النظري النظر لو... على طول لازم الاول تكون مذاكر الكاردياك سيتم والكاردياك شيت علشان تبدأ تفهم النظري لان هتلاقي الكلام بعدها مجرد شوية أدوية وشوية حاجات بسيطة فطبعا احنا شرحين قبل كده في تسجيلات الكاردياك شيت والكاردياك اجزامينيشن شرحين بقى والأسواق بتاعتهم كل صوت يعني ايه وازاي بيتسمع والأماكن بتاعته احنا هنا بقى هنقول الأجزاء النظر بتاعتنا بتاعته هي في غالبا في أورجانيك يعني المشكلة في الفالف نفسه بيبقى romantic. ممكن يكون بقى فانكشنال تبقى حاجه مؤقته ريفيرزبل زي الكريكوب ميرمر والفي اس ممكن يعمل فانكشنال ميترال اسينوز الكلينيكال بيكر اللي هتحصل هو الأول بيحصل مايتر الاستينوزز هيؤدي إلى ليفت اتريل بريشر هيرتفع هيعمل باك بريشر على البلمنري بينس هيؤدي إلى بلمنري بينس كونجيشن هيعمل ريفليكس فازو كونستليشن في البلمنري ارتريل هيؤدي إلى بلمنري هايبرتينش البارمنر هايبرتينش بطبيعته هيقلل قلبك أو الضغط ويقلل البلمنري بينس كونجيشن ده في الآخر هيؤدي إلى ريد فينتركلر Enlargement هيؤدي إلى Right Ventricular Failure هيؤدي إلى Systemic Venous Congestion يبقى الميتراليستينول هو عبارة عن ثلاثيه من إلة الكارتية كاوتبوت قله البلمونر فينس كونجيشن وسيستيميك فينس كونجيشن يبقى الكلينيكال هيشتكي من ايه هيشتكي من ممكن يكون اسبتوماتيك ما بيشتكيش لسه من حاجة ممكن يشتكي من أعراض بالمونري فينا كونجيشن زي يعني الأعراض اللي احنا قلناها قبل كده والبالمونري هايبرتينشن والرايت فينتريكولار هايبرتروفي وسيستميك فينا كونجيشن المريض هيشتكي برضك من السيبتومتولوجي بقى بتاع قله الكاردياك و وسيستميك فينا كونجيشن اللي احنا قلناهم في التسجيلات السبتو الصين بقى هيبقى عنده بالون ريفيرنس كونجسنتا هيعمل باي لاترال فاين بيز الكيرفكتيشن على اللانك إلّا القلب يكاضطب بتعمل لوس الكليك داد بريشر بتعمل ويك بالس فيوليوم في في بالور بريفرال ساي نوزيد الرايت سايد فيلير هيعمل كونجستيدنيك بين اللارج تندر ليفر لور لين بيقدم اللوكال إكسامي بالانسبكشن بالاندبيشن هيبقى فيه ثريل في بالب ويساوند على حسب بقى المرحلة لما يجي في مرحله البلمونري فيناس هيشتكي بقى من هيبقى عنده ليفت بريستيرنال في بالببل اس 1 لو اجالي بقى مرحله البلمونري هايبرتينشن هيبقى بالسيشن في هيبقى اس 2 الاسكولتيشن بقى هيبقى الستيج اس 1 عالي في ميرمر هيبقى في هو زي صوت ويعني صعب إن احنا نسمعها <تصفيق> لو جالي بقى في المرحلة النهائية بتاع البلمودرة هي برطينشن هيا اس 2 عالي ممكن نسمع كمان اس 4 بتاعتهم كلما جماعة اكس راي ايكو الوال العادية خالص اللي احنا قلناها اكتر من مرة العلاج ببدأ اقلله الضغط وعالج بعمل بروفلاكسي للروماتيك فيفر بروفلاكسي للاندوكاردايتس بس العلاج لو حالة بقى سيفير وكمبليكيটেড بقى بالونر هاي تنشن والحاجات ديت وبالونر بينس كونديشن يبقى لازم العلاج بتاعه يبقى جراحه بنعمل بالونوتومي او يدخل بقى سيرجيكال وممكن نعمل بالون كاسترايزيشن طب ايه هي الكومبليكيشن بتاع واحد عنده مايترال ستينوزس الاول بقى اللي بيحصل هو مايترال ممكن يحصل فيه كالسيفيكيشن ممكن يحصل معاه انفكتيف اندوكاردايتس الليفت اتريوم ممكن يحصل فيه اي فيبقى فينس كونجيشن ممكن يحصل كونجيشن يحصل ممكن يحصل فينس كونجيشن والبلمونري ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل فيحصل ممكن يحصل ممكن يحصل ممكن يحصل كونجيشن ممكن يحصل هايبرتينشن ممكن يحصل يحصل بيحصل ليه بيجي يحصل بالمونري امبولي يعني كل مشاكل القلب ممكن تحصل بس على حسب الديجري يعني ايه على حسب يعني المريض لما يجي لك مايترال ستينوز مش شايفينك عنده الحاجات دي كلها هو يبقى عنده على حسب المرحلة إلا بقى لو كان جايلك بقى ليت بقى خالص هيبقى عنده الكلينيكال بيكتشر بتاعته استوت وبقى عنده كل حاجة ظاهره في قاعدة بتقول ان المايترال ستينوز بيؤدي الى ديزني بعد كده بالبتيشن ديزنيا سببها البلمونري فينس كونجيشن البلبيتاشن سببها ال a لكن الميترال ريجير هيؤدي الى في الاول بعد كده البلبيتاشن سببها والديزنيا سببها البلمونري فينس كونجيشن هي دية تهمنا كبثولوجي اكتر منها كإنترنال ميدا فلو جينا للميترال ريجير الازاب بتاعته ممكن تكون روماتيك انفكت في اندو كارضايتس ميترال بالبرولاف او حالات الاسكيمية هو هيشتكي من ايه بسبب البوليوم اوفرلود بالمون ريفيناس كونجيشن إلت الكاردياك أوتبوت في الاخر ممكن يشتكي من رايت سايته هارد فيليار لو نيجي نعمله لوكال ايجاميناشن هلاقي بالإنسبكشن والبلبيشن ليفت في انتريكلر هايبر تروفي ايبكس سيستوليك سريل على الايبكس اسكالتيشن هيبقى اس واحد مفل اس هيبقى فيها بالمون ريفينس كونجيشن الى اس العادية خالص مفيش فيها مشكل طبعا احنا بنحب ندي للمرضى دواء الاس ان لان الاس ان بيعمل بصفة عامة يعني بس هنا بقى لو ديته اس انهيبتور, إلا إس انهيبتور إس ايه اللي هيحصل الاس انهيبتور كونتر contraindicated in mitral stenosis والاورتك stenosis ليه لان الستينوزز هيؤدي الى قلة الكاردياك اوتبوت هيؤدي الى ريفلكس بريفرال ريزيستنس ماشي فيقلل الكيشو بيرفيوجن فلو اديته اي سينهيبيتور ممكن يموت منك فاحنا ما بنحبش ندي الاي سينهيبيتور ليت اتريال ميكزوما ده بيناين تيومر بطلع من الانترا ارتيريال سيبتم فبيبقى عامل كده كانك رابط حبل وفي حاجة كده مدلزله منه فممكن تقفل ايه الفالف فالكلينيكال بيكشر بتوقف الغالب في ميل عندها ريكيرنت ممكن تشتكي بقى من امبوليزم كمان العلاج بتاعها الناسها بتشيل الحته الباينت يومر ديت خالص لان هي تبقى الفيومر تبقى كانه متعلق كده ببيديكل البيديكل ديت بتتحرك فممكن لما توطي او تاخد اي وضع ممكن يحصل ايه ان هي تبقى قافله المنطقة ديت فلما بتقفلها بتقفل الميترال فالف ممكن يحصل سينكوب ميترال فالف بروليت بتبقى في الغالب يونجي في ميل عندها اتيبي كالشيستيبين فيها ريكارنت اريزميا ويبالبيتيشن الانفستيجيشن الايكو هو يبين لنا كل حاجة والعلاج بتاع الميترالفار برولابس بيبقى بيتا بلوكر وبروفلاكسيز اجينيس الاندوكاردايتس وممكن نعمل فالف ريبليسمنت هو ده اللي يهمينا بس في النقطة ديت اما الاورتوكيستينوزز الاورتوكيستينوزز بقى عندنا الازات ممكن تكون فالڤولار تينوزس سب زي بقى حالات بقى وحالات الكارديومايوباثي والويليامسون دروم ممكن يكون سيفير اورتيك هيؤدي الى هايبر دايناميك سيركيوليشن هي ديناميك الاورتيك الاستينوز هيؤدي الى برشار لود على هيؤدي الى ليفت هيؤدي الى اسكيميا الاسكيميا تؤدي الى هارت الكلينيكال بيتشر بتاعته هي عبارة عن سلاسية لو كاردي اك اوتبوت اعراضها تشيست بين ليفت فينتريكولار فيليير قله الكاردي اك اوتبوت ممكن تؤدي الى سينكوب ممكن ايفن ان يخلى سينكوب أتريست تشيست بين بسبب قله الكاردي اك اوتبوت والليفت فينتريكولار هايبرتروفي ولما يجي نعمل اكزاميناشن هنلاقي سمول فوليوم للايه للبالس الانديكشن والبلبيشن ممكن يبقى فيه لوكالايزد ايبكس ممكن يبقى فيه هايبرتروفي ليفت فينتريكل على حسب هنسمع سريل الميرمر نوعه لاود هارش ثريل بيبقى مع سريل طبعا الانفستيجشن العاديه خالص بس اهم حاجة الايكو لان الايكو هو اللي هيبين التريتمنت احنا بندي فازو دايليتور او نايتريت ايه كمرحله اولى بس بعد كده بقى على حسب المرحلة اللي انت تعالجه فيها فهو علاجه طبعا جراحي احسن حاجة لان احنا يعني ايه انا بخاف اديله بازو دايليتر ان هو يوطي الضغط قوي بس احنا بنديه بقى وزن ليمت طبعا بقى ممكن نديله بيتا بلوكر وكده الاورتك ريجير الاورتك ريجير شوف في علامة مميزة جدا ان انت هتلاقي الضغط بتاعه مثلا 170 على 40 اللي هو في فرق جامد في الضغط ده اللي ايه اللي هيعمل بقى الكريكوب ساين والحاجات دي كلها الأذب بتاعته ممكن تكون روماتيك فيبر استيفاليس الاندوكاربايتس او ديسيكشن في الأورطة هيشتكي من ممكن يكون اسيبتوماتيك ممكن يبقى على بالبيتاشن ممكن يبقى فيه بالبيتاشن سببها الفوليوم اوبرلود ممكن يبقى في اريزميا وديزميا كلام العادي خالص بيبقى فيه بريفرال ساين نتيجة الهايبر ديناميك سيركيوليشن ممكن يبقى فاكر كوف ساين ووتر هامر بالص ودي مهمة جدا الستوليك بيبقى عالي والدايستوليك عالي فبنسميها وايت بالص بريشر الكابيلاري بالسيشن ممكن يبقى فيها كمان اهم حاجه بس حكايه ايه في الضغط ده وانت بتقيس الضغط لازم ترفع ايد العيان زي ما اتكلمنا في العملي ترفع ايده لان دوت ووتر هامر بالص وانت بتقيسه تحسه خالص واضح جدا لوكال اكزيمنيشن هتبقى ليفت هايبرتروفي هيبقى فيه هايبر دايناميك ايبكس أه أه أه اس هيبقى قليل الانفستيجيشن العادية خالص بس لازم نعمل إيكو العلاج لو كانت الحالة بسيطة في الأول اللاجبتة ممكن يبقى ميديكال بندوله بروفلاكسيز أجينست الروماتيك فيبر ورأفكتب اندوكاردايتس ممكن ندي كمان ديش ثالث لو ماستحملش ما أو كان عنده سيفير بقى لازم بقى نبدأ له سيرجري والسيرجري باسترعيح التريكاثبت استينوزيز هو رير ما هوش منتشر او بصراحة الاسباب بتاعته هي سواء روماتيك او الكارسينويد سندروم واحنا اتكلمنا عن الكارسينويد ديت دي قبل كده فين في الجو اي وفي الاندوكراي الكارسينويد سندروم هو بيبقى فيه كارسينوما او كارسينويد يومر ارائز من الانتستين يسبشل من الابينديكس بيطلع سيروتونين واثرز ستيروتنين هو المهم. ستيروتنين يروح الليفر يتحول إلى متابوليت وخلاص انت يوم رايح للريت سايد هارت يحصل بقى إيه؟ لما الليفر يبوص يقوم رايح للريت سايد هارت بعد كده يحصل كيف؟ في بروزس فيعمل في الناحية اليمين ترايكاتس بديستينوزس وترايكاتس ببريجيرش على حسب بقى صافي الغالب بيبقى ترايكاتس بديستينوزس لكن لو المتابول... لو حصل بقى ميتاستاتيس في الليفر هنتسميها بقى إيه؟ كارسينويد سيندروم لان الليفر ما عادش قادر يعمل ميتابولايت فين للمواد دي, دي, دي اللي يهمنا بقى هيشتكي من ايه لو كاردي واحنا عارفينها واحنا عارفينها هيبقى معاها على حسب بقى هيبقى معاها بالمونري بالمونري هايبرتينشن اهم حاجة الايكو ونخفف الملح علشان الضغط وممكن نعمل او جراحة علشان نشوف عنده المشكلة نعالجها. تريكوس بدرجاج، تريكوس دوت اشهر حاجة بيبقى ممكن يكون سبب روماتيك، ممكن يكون عنده في الغالب. كمان لما يكون واحد ابيوزر دراج فيبقى عنده ستاف. هيبقى فيها انك فين هتبقى هيبقى عنده بوزدت في هباتو شغلر العلاج بتاعه بنعالج كأنه بعالج واحد ضغطه عالي شوية ما نفعش العلاج هنقوم الدينه ايه نعمله بقى أفضل ما هي الكمبيليكيشن بتاعت واحد عنده روماتيك هارت ديزيز هم عبارة عن ست حاجات هي يتشجزوا مهمين جدا انفكتب اندوكارديتس هارت فيليار دي بيتي سيستيميك امبوليزيشن روماتيك اكتيبيتي او اريزميا والبالموناري امبوليز البلمونري هايبر تنشن البلمونري هايبر تنشن يا جماعة اتكلمنا عنه كتير قوي في الليبر بلمونري هايبر تنشن هو بيحصل ان لما بيحصل احنا في قاعده كده قلناها ايام الجاي تي قلنا ان لما بيحصل هايبوكسيا الهايبوكسيا بتعمل فازو دايليتيشن في الجسم كله ما عدا البلمونري ارترييور بيحصل فيها هذا يؤدي الى بلمونري هايبرتينشن يبقى لما يبقى هيعمل بريشر على الرايت فينتريكل لما يحصل على الرايت فينتريكل هيبقى فيه سيستميك فينا كونجيشن وكاني قافل السوبريور مش عايز يجيبوا دم هيحصل ايه كونجيشن هيؤدي الى سلسية. ده اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده نخش على الكلام بتاع الكارديو هنا الاسباب بتاعة البالمنار ممكن يكون هايبر كينتيك بالمناري زي ال A S D و زي ليفت زي في أوبوستراكتيف زي الإمболاي والبسكوليتيس والبرايمر في رياكتيف بالمنار هايبرتينشون زي هو نفس الكلام بس مختلف كلينيك البيكشا بتاعة السرطان وهيبقى معاه ليفت فينتريكولر هايبرتروفي برمونر هايبرتينشان ورائت رايته هارت فيليار انفيستيجيشن العادية خالص ما تشفى اي مشكلة بس اهم حاجة الايكو العلاج لازم بعليج السبب ولازم ادي ديوريتيكس عشان انع البريلود والافتر لود فاخفف الضغط على الان في بقى برايماري برمونر هايبرتينشن ده بنشخاصه بالإكتريكولوجين هو في الغالب يمقفل في ميل اكتر من الميل السبب بتاعه هي اسباب يعني ما هيش معروفة قوي يعني الاثيولوجي بيقول ان فيه برايماري بالمونري ارتيوباتي بعاه ميديكال هايبرتروفي في البلمونري ارتيوباتي يعني الكلام هواش مقنع يعني تقدر تقول ان هو النون او ايديوباسيك الكلينيكال بيكشربة معها دينيا انجينا سين اوف بلمونري هايبرتنشن اللي هي السلاثية كونجيستي نيكبين لورلمبي اديمة لارج تندر ليفر معها رايد فنتريكولار فاليور ولو كاردياك اوتبو العلاج العلاج للحاله بتاعت البرايمري والمونري احنا بنعمل هارت لنج ترانسبلانتشن الهايبر ليبيديميا الهايبر اللي هي الدهون الكتير بقى الدهون الكتير احنا في عندنا في حاجه اسمها الليبت بروفايل في اسمها ال ال اللي هو الـ والحاجات دي اللي هو Very Low Density Lipo و Low Density Lipo اللي بيهمنا Low Density اللي هو الدهون قليلة الكثافة ديت وحشة لكن الهاي Density حلوة يبقى الدهون عالية الكثافة ده اللي تقع موجودة في الجسم يبقى ال وحش ال حلو ماشي؟ في بقى عندنا زيادة الليبت بيعمل ايه؟ وهو اصلا الليبت ديات ممكن تكون جاية من من الاكل او الجسم بيصنعها عن طريق الليبر او الجسم بياخدها كمشتقات او كنواتج لعملية التفاعل الليب جسمي طبعا انت صبعا اتقال في ما يلزمناش اللي يهمنا بقى ان احنا عندنا في امرات بيقل فيها الليبو لايبيز فلما بيقل الليبو لايبيز هيبدأ يزيد التريجلس ممكن ايبن ان هو يحصل بنكريا تايتس العلاج بنخلي يأكل فريت اللي هو كل أكله ما فيش فيدوم لأنه جسمه مليان uh, في أمراض تانية بيبقى في مشكلة في الرتيبتور. Uh, في امراض تانية بيبقى فيها مشكلة جيناتكس. ده كله ما يهمنيش. أنا اللي ما هي أسباب الثاندري هايبير الحاجات البرايمر دي كلها ما في, في على الأقل في منهج الأندر. اللي يهمني بقى ما هي أسباب السكندري هايبير لبدني. أول حاجة الضيبيت. الضيبيت اللي بيزود اللي كحول كتير. كتير بيزيد عنده الفيري لودينستي لايبوبرتين وترايغلس راي. الكورونيك رينال فايير بيؤدي إلى زيادة الترايغلس راي. الصي بيزود الترايغلس راي. النان في بيتا بلوكر بيزودهم الفيري لودينستي لايبوبرتين وترايغلس راي. الهايبوسيروديز بيزود الكوليسترول. كلينا عنها في الشابتر بتاع الاندوكراين كورين بس تفضل حكيت الهايبوسيروديز. النفروتيسن دروم بيزود الكوليسترول. <تصفيق> الحاجات دي كلها بتزود ال الكوليسترول فبتزود الدهو. طب ما هي الأدوية اللي بيستعملها لعلاج أو لما لل... بتتعامل مع حالة هايبر لبجميال أهم حاجة الأوميجا سري لأن الأوميجا سري بتقلل الترايجري في أدوية بقى تانية زي الستاتين وطبعا زيت الزاتون مهم جدا بس مهما الد علاج يا جماعة لازم تفهم المريض إن هو لازم يقلل أكله يقلل الدهون يعني هنفترض مثلا أنا بس أخرج بس عن الكلام النظري وكده حتة بس للفهمة لل... يعني هنفترض مثلا واحد وزنه كبير عنده أوبيزيتي. وانت عدت تدي له وستاتين وأدوية بالدوة بالدهون وكل حاجة وهو بيخلص الجلسة وبياخد الدواء وفي نفس الوقت بياكل حاجات فادهو مع عمره ما يخف اهو اهم حاجة هي موزنة ما بين اللي داخل واللي خارج لازم يكون اللي خارج اكتر من اللي داخل عشان يبدأ يخف وطبعا زيت الزيتون مهم جدا فانا الهدف بتاعي بان انا قلل له الاكل الدهون أبدأ خليه يعمل اكسرسايز واقلل الكحول ايه بقى الروشتة بتاعه الروشتة كده يعني تقدر تكتبها لواحد عنده هايبرليبيديميا بتدي له اتور 20 ملغ ممكن تدي له أطفال ولازم تدي أنتي انتي اوكسيدنت اللي هو الانتوكس ولازم يخفف الدهون وياكل بزيت زيتون الاسروف اسكليروزس الاسف اسكليروزس اكتب لي جنبها ان هي انفلاماتوري كونديشن لان انت في وسط الزحمه وفي الكلام عنها هتنسى ان هو مرض انفلاماتوري فهو مرض انفلاماتوري بيحصل في الـ في الار في الارثيريال وول بيبدا يحصل فيه ترسبات ويحصل اثيروما تؤدي الى اسكيميا اللي احنا بنسميه تصلب الشرايين الباثولوجي والباثوجينيسيس ما يهمناش حاجة غير بس ان هو كلمه ان هو ايه هيشتكي من المريض ده والله هو بقى تخيل كده واحد عنده الشرايين بقت فقدت اهم وظيفتين ان الدم يمشي ان الدم يمشي فيها بحريه وان هي تبقى اليستيك فبقت صلبة فممكن يحصل فيها ثرومبوز ممكن تقفل ممكن تضيق هو ده الكلينيكال بيكتشر والاعراض اللي هيجي لك بيها فيشتكي بقى انترميتد إيه بريفرال بريفيرال هيانوزيس هيبدا عنده بريفرال بالس بيبقى ويك ليج ألسر نتيجة لوس اوف هير نتيجه ان مفيش تغذية بتاع ممكن يخصر عنده جانجرين هنعمل دوبلر ودوبليكس سكان واما ار ايه ممكن نعمل انجيو العلاج لازم يعمل احسر حاجة المشي او يركب عجلة او الاسوامينج ويقلل يدوم في الاكل ويزبط السكر وياخد كالسي مكشينل جلوكر لان في الكالسيوم شينر بلوكر بتعمل فازو دايليتيشن ولازم يا جماعة يوقف التدخين الكلام بقى العام بقى يوقف التدخين يقلل وزنه يمنع الادويه اللي بتعمل فازو كونستريكشن يظبط الضغط يظبط السكر ما يتعرضش العدوى ولو جه له انفيكشن ياخد مضاد بسرعة بسرعه يعمل اكسرسايز عشان يحسن الكولاترال ياخد فازو دايليتور دراج وياخد انتيكاجولانت دراج ده كله بيحسن الحكاية ايه هو البريفينشن دي الاسيروسكلوروزيز احسن حاجة وقلت التدخيل وياكل اكل فيه غدار وفواكه ويضبط وزنه لكن بقى لو كان واحد عنده ساكندري يبقى لازم الاول عالج السبب ولازم أضبط الدهون اللي في اسمه أقللها. ولازم طبعا يضبط السكر ده كله هيحسن عملية الاسيروسكلوروزي الاسيروسكلوروزيز يا بيمك ممكن يقفل اي بلط بيزل الريتنال ممكن يقفل اي حاجة او حتى لو ما مقفلهاش هيقلل البلوكس اللي هو هيحلها فكأن حصل فيها اسكيميا ماشي يبقى ده كل ممكن يؤدي الى في الموضوع ده البريفرال باسكولر ديزيز البريفرال باسكولر ديزيز بقى اللي هو زي الاسكيميا ممكن يخر اكيوت لوار لمك إسكيميا هتبقى بقى بين يبقى ده كلام جراحة اكتر هتبقى الرجل بقى بين وفيها بالور وفيها فيها فقد فاقد الاحساس فيها تبقى ساقعه شويه الانفستيجشن في كل البريفرال باسكولار ديزيز بتعمل دوبليكس او ام ار اي وانجيو انا لو عند لو في غطات هندي سيروم وممكن نبدأ نبدا يعني نعالج بقى ايه المرض ده ده للبريفرال أهم حاجة بس أنه نفخص منها حكاية وحكي لنا على الدي بي تي من شوية في التسجيل نيجي بقى الآخر موضوع في الكارديو موضوع الشوك اللي هو يعني اللي معتش في دم قادر يوصل للتيش هو ده المعنى مش شرط يكون القلب بايز مش شرط يكون الدم قليل لكن أهم حاجة أن قل بريفيوجي يبقى اناديكوت تيشو بيرفيوجن ده لوحده ممكن يؤدي الى الشوك هو ده المعنى في بقى الاسباب او الكلاسيكيشن بتاعه الشوك في هايبوفوليميك شوك كارديوجينيك شوك اوبستراكتيف شوك نيوروجينيك شوك انافلاكتيك شوك سيبتيك شوك الهايبوفوليميك شوك بيقل البлад فوليوم نتيجه بقى ان واحد حصل عنده هيموريج سفير بيرن البرن بيبقى ايه بيقلل كميه البلازما فكان حصل عندي كانه هيموريدج او حالات الديهايدريشن زي دايابيتيك كيتو الكارديوجينيك شوك في حالات السيفير هارت فيلر ممكن يؤدي زي حالات مثلا اكستينسيف ماي وكارديان انفاركشن تايب الاوبستراكتيف شوك الاوبستراكتيف شوك بقى ممكن يحصل ابستراكشن بلاد في حالات الماسيف بالموناري امبوليزم او الكاردياكتامبونات تامبونات او الكونستريكتيف بريكارديت او التينشن نيموثوركس النيوروجينيك النيوروجينيك بقى في حالات ميجور انجري في البرين ميجور انجري في السباينال في السباين حصل بقى اي لخبطه يعني حصل ديستربنس في البرين ستيم لان احنا عارفين ان هي لها علاقة بالنيوروجينيك فازو موتور كنترول ممكن كمان انافاكتيك شوك اللي هو واحد حصل عنده بقى ايه انافلاكتيك شوك بقى زي شيلف فيش او خد حصل كان عنده انافلاكسس فبيحصل فازو دايليتيشن بسبب الالرجن ده السيبتيك شوك بقى واحد حصل له يعني سيبت جامده فبيعتبر سيستيميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم ده بقى بيؤدي ممكن يحصل بقى يعني سيفير هاي بوتينشن والعرض الهيمودايناميك بيحصل هاي بولييميك شوك لو جينا بقى هنقسمها لتقسيمه ثانيه في اللي هو بيقل فيها السنترال فين بريشر فيها وكمان بيزيد السيستميك هو شوك بيبقى فيها بي يعني وكمان بيزيد بيبقى معاها كمان فينس بيبقى عالي الكارديك تامبونات او البلمر امبوليزم بيبقى معاها الكارديا كوت قليل هنا افلاكتيك شوك مهمة جدا في حكاية ان الكارديا كوت في الغالب بتبقى هاي لكن خاصه عنده سيفير فازودايلتيشن سيبتك شوك بيبقى معاها الكارديا كوت بتبقى عالية الجنرال فيتشر بقى ودي اللي يهمنا في الشوك ان بيبقى فيه هاي بوتينشن بيبقى معاها تاكي كاردييا كارفلكس في رابيد شالو ريسبيريشن في دراوزنس كونفيوجن ريتابيليتي اوليجوريا Elevation او إيه يعني, إيه الـ يعني الـ بيبقى عالي او واطي على حسب الحالة ممكن يخل مالتي طيب العلاج بتاعت الحاجات دي كلها انا ما ينفعش ادي ادويه تعمل بازو لازم ادي ادويه اعمل ايه هو التعريف بتاعها ايه كان في قله يبقى انا عايز ازود يبقى لازم ادي انترا فلوت ومعاها كمان حاجات ممكن تعمل بازو كونستريكشن او ما تعملش يبقى هو ده كلام بتاعك يبقى ما ينفعش اقول ان انا ادواء يعني خلط غلط غلط شائع جدا انك تلاقي واحد ضغط واطي تقول له خد ايفوريتيل خد حاجات تعمل بازو كونستريكشن لا انت لازم ترويه الاول تعمل بيرفيوجن لان انت لو عملت بازو كونستريكشن هتمنع الدم اللي في الاطراف وهيصب في في الناد فيزل فهتقيس الضغط تلاقيه عالي بس انت ما ظبطتش حاجه انت علقت الضغط كرقم او كقياس لكن في الواقع انت ما ظبطتش الضغط ولا حاجه فالهاي بوليميك شوك مثلا ممكن يبقى اليسكين بقى يبقى بيل cold يبقى سلوك habillary refilling الكلين ممكن يبقى فيها ulabioria anuria البرين ممكن يحصل فيه confusion بيزيدي سيمباستيك توم بسبب الخوف لأنه حس إنه هيموت فيحصل تأك كارديا ويزيد العرق بس العرق بيبقى عرق غزير بارد ممكن يحصل متابلك أسيذول الكارديوجينيك شوك زي حالات بقى الصين بتاعت myocardial failure اللي هو congestive vein جالب على apex نسمع بيز الكريبيتيشن يبقى في بالمونار قديمه الاوبستراكتيف شوك ممكن بقى يحصل كاردياكتامبونادي اك تمبولا يبقى في بالصس ممكن يبقى في كوزمول ساين الانافلاكتيك شوك بيبقى بقى الضغط واطي بس ورم اكستريميتي الاطراف بتبقى دافيه كمان هتاخد منه هيستوري هيبان لك ان هو كالاكله خد دواء حاجات دي واهم حاجة في علاج الشوك انك في الانفستيجشن تعمل سي بي سي تقدر تعمل بقى كيميا الوالي برب كيميستري تقيس الصوديوم، تقيس البوتاسيوم تشوف الكدني فانشن ظروفها ايه تعمل بقى بلات كالتشر لو كان في أورجانيزما عاملها العلاج اهم حاجة في علاج الشوق ان انت تبدأ تتأكد ان النفس الداخل طالع كويس اللي هو واي كويس نديله اكسجين سيرابي لو ما كانش قادر ممكن نديله فلوت سيرابي في بقى على حسب بقى المرض يعني لو كان جال مثلا بنزيف هنزبط الحكاية لو كان عنده مثل بلمونري امبوليزم هنديله أجلنت وطبعا تعالج وبكده انتهينا من تسجيل شطر الكارديو في وقت ملاحظات بقى كسب نقولها بعد ما انتهينا من تسجيل الكارديو اول حاجة الوقت اللي انا شرحت الكارديو تقريبا ساعتين وحاجة بسيطة ده يعتبر وقت قياسي في شرح الكارديو انا في حاجات كتير كنت كان نفسي اشرحها اكتر من كده زي المايترال ستينوز والاورورتيك بس المحتاج محتاج رس رسومات علشان اقدر اوضح انا بقول ايه اللي انا قولته من انك تلم معلومات كبيرة قوي عن الكارديو في وقت قليل جدا طبعا في تسجيل كان يعني في تسجيلات تانية انا عاملها سلسلة شرح البطنه كاملة ديت السلسله مش بقى فيها كل شابتر بالعشر 10 ساعات وكده فكل شابتر واخد حقه وزياده ديت سلسله بس عشان بس ما حدش يسمع التسجيلات بتاعه المراجعه وافتكر ان هو شرح كده لا في تسجيلات تانية سلسله كاملة بشرح فيها الايه الانترنال ميديسين باستفاضه اكتر من كده دي اول نقطه ثاني نقطه الكارديو لازم قبل ما تذاكروا او قبل ما تسمعوا تكون سامع ومذاكر او على الاقل سامع بس الكارديياك سيستم والكارديياك اكزاميناشن على عكس الشست الشست انت ممكن تذاكر النظر بتاع الشست هيفيدك جدا وانت بتذاكر الكارديو ايوه انت مذاكر اسف ال الاكزيماينشن لكن الكارديو لازم الاول تبقى عفيا يعني, يعني ايه مثلا بالبيتيشن يعني ايه اريزميا يعني ايه كذا الاعراض تبقى انت فاهم معناها و.. وانا شارح التسجيل ده في تسجيلين قبل كده في تسجيلين منفصلين تسجيل الاولاني اللي هو الكارديوكتومولوجي وتسجيل تاني في الكاردي اكزيماينشن فلازم تكون سامعهم الاول عشان تقدر تستفيد من الكارديو يعني اجمالا كده الكارديو مشروح كله على بعضه في خلال اقل من 4 ساعات بالكارديياك سيستم والكارديياك شيت الاكزامينيشن يعني والكارديياك النظري اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من, من التسجيلات ديت وربنا يعني يرزقنا الاخلاص في القول والعمل اللي حابب يضيفنا على الفيسبوك ممكن يضيف يضيفني باسم احمد بطنة او يبحث على الفيسبوك باسم احمد أندرسكور احمد198632 اتياهو.com ربنا يوفقكم جميع